تعلق بصفات المعاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأصل العزيز يوم الصلاة. يا سؤال؟ نعم. عن قسم الثالث المعاني. وحقيقة صفات المعاني هي الصفات الوجودية. فهي كل صفة موجودة في نفسها قائمة بوجود أو جبت له حكمة. ولا تظن أن قولنا أن لها وجودا في نفسها يستلزم جواز قيامها بنفسها، بل هي لا تقوم إلا بالذات نعم. والمراد بالإيجاب والمراد بالإيجاب التلازم والمراد بالأحكام أي المعنوية فالقدرة يلازمها كونه قادرة والإرادة يلازمها كونه مريدة إلى آخرين وصفات لها لي سبعة وهي الكدرة والإرادة والإن والحياة والصمع والبصر والكلام جميل الآن بعد أن درسنا وبحثنا بعض القواعد التي تتعلق بالصفات بالقسمين الاوليين من الصفات وهي القسم الاول الصفات النفسية وهي منحصرة في صفة واحدة وهي الحياة عفوا الوجود ثم الصفات السلبية وهي خمسة على النمط الذي ذكرناه انفا شرع في بيان الصفات المتمنة بصفات المعاني وعرف صفات المعاني بانها صفات وجودية نحن عرفنا الصفات السلبية بأنها صفات عدمية أو من من بعض خواصها أو أهم خصائص خواص الصفات السلبية أنها عدمية وفسرنا أنها صفات عالمية أنها صفات صفات بقولنا بأن نفس مفهومها نفس معناها هو عدم أمر لا يريه الله سبحانه نفس مفهومها وقلنا إن كون الصفات السلبية هي صفات عالمية لا يستلزم وقف الله سبحانه وتعالى بالعدم كيف يعني لو كيف ان وقفنا لله ب اا لا يستلزم كون الله سبحانه وتعالى موجود في نفس العدم نعم ولانه <تصفيق> لا بالضبط لانه لا. لا إثبات إثبات الثلب أو ثلب العدم بشرط وجود الموضوع اللي هو الذات يستلزم إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى فإذا الصفات السلبية مع أن حقيقة معناها أصلا هو عدم سلب إلا أنها عدم سلب عن ذات موجودة فإذا هذه الذات الموجودة التي سلبنا النقص عدم نقصا عقوى عن ذات الموجودة إذا طلبنا النقص عن هذه الذات يثبت الكمال لهذه الذات لأن الوجود إذا طلبنا عنه النقص بقي فيه الكمال فلذلك هذا اللي عبرنا عنه بقولنا إنه سلب النقص عن موضوع ثابت أو موجود يستلزم إثباغ الكمال لهذا الموضوع إذا النفس الصفات السلبية هي أطلا إيه تستلزم الكمالة لله حين وتعالى لذلك قال الصفات المعاني هي الصفات موجودية. إذا فهمنا معنى الصفات سلبية نفهم معنى الصفات وجودية. الصفات الوجودية هي مقابل الصفات السلبية. الصفات المع... المعاني هي مقابل الصفات الثلبية إذا فهم نس معنى الصفات السلبية هي عدم أمر لا يليق الله سبحانه وتعالى. فالصفات المعاني هي إثبات أمر يليق بالله سبحانه وتعالى إثبات أمر يليق بالله سبحانه وتعالى وهذا الأمر هو أمر ليس سلبيا محظم بل هو وجودي يعني هو عند العقل إذا تأمله العقل وجد فيه كمالا وجد فيه نوع أو رب مراتب الوجود شيء وجودي ليس عبارة عن أمر سلبي وليس عبارة عن عدم سلبي محظم مثال هذه الصفات صفات العلم قيس بيان أن العلم هو أمر وجودي وليس عبارة عن مجرد سلبي أمر بحيث يقول إلى العدم إذا تصورنا ذات موجودة ليست عالمة نقول عن هذه وصفنا هذه الذات بأنها ليست عالمة وتصورنا ذات موجودة أخرى وصفت هذه الذات الأخرى بأنها إيش عالمة هل وقفنا للذات الثانية بالعلم هو في المعنى الذي يجده الإنسان في عقله في نفسه هو فقط مجرد سلب أمر عن الذات الأورى أم هو إضافة أمر ليس موجودا وليس ثابتا للذات الأورى يعني هل تلاحظون عقلا من ناحية عقلية أن وقف العلم وقف الذات الثانية بالعلم أتادها زيادة كمالا أم سلب عنها ما هو ثابت مثلا للذات الأخط, الأخط, الأخط الأولى 100% إذا الإنسان فكر بعقله بهذا الأسلوب يلاحظ أن المقارنة بين الذات الأولى بقيد كونها غير موصوفة بالعلم وبين الذات الثانية بقيد كونها موصوفة بالعلم العقل يحكم بأن الذات الثانية أكمل من الذات الأولى إذا العلم أمر وجودي وليس أمرا عدميا العلم فيه زيادة كمال وليس مجرد صلب أمر أو صلب شيء وليس, عدمة أمر وليس أمرا عدميا محضا، هذا هو المقصود بأن الصفات أمور وجودية لا يوجد هناك قصد آخر غير ذلك القصد فعندما نطف الله سبحانه وتعالى بأنه موصوف بصفات وزودية نقصد بأن هذه الصفات التي مثل القدرة والإرادة والعلم وغير ذلك من الصفات التي تم تعدادها هي عبارة عن كمالات وصيبتة بالله سبحانه وتعالى وليست عبارة عن مجرد صلب أمر يتوهم ثبوته له. لذلك نحن يعني علماء أهل السنة يخالفون غيرهم ممن فسروا العلم بأنه عبارة عن سلب الجهل يعني قالوا بعض الفاق قالت كون الذات عالمة هي كونها غير جاهلة فقط تكتب العلم بمحض السلم. لا احنا بنقول كون الذات عالمة هي يستلزم إثبات صفة زائدة على مجرد مفهوم الذات وهذه الصفة الزائدة على مجرد مفهوم الذات تستلزم نفية الجهل لاحظ كيف الآن صار هذا عكس الصفات السلبية. الصفات السلبية هي بذاتها سلب وتتلزم كمال الصفات المعاني هي بذاتها وجودية تتلزم سلبا. وارجع في المسألة. القدام هو سلب الأولية يتلزم ايش دوام الوجود. يتلزم ده. البقاء سلب الأخير يتلزم إيش؟ دوام الوجود. الان العلم هو إثبات مشكل هو إثبات صفة وجودية تستلزم نفي الجهل. اللي هي نف تستلزم نفي أمر لا يليق بالله سبحانه وتعالى. ما هو الجهل؟ هو أن تعلم الشيء على خلاف ما هو عليه. أن تعلم الشيء على خلاف ما هو عليه. الجهل هو أن تحدث في نفسك صورة أو نقطة بامر آخر على خلاف هذا الأمر الآخر. مثل انه مثلا هذه الكأس, الكأس الان موجودة اذا ظلنت انا انها غير موجودة فهذا جهل ليس لانه حصلت في نتة بيني وبين وحكمت عليها الانها غير موجودة وهذا الحكم غير مطابق لحقيقتها فهي موجودة الجهل هو ايش يستلزم نتة غير مطابقة للواقع او للامر في نتةه والآن العلم يتلزم نفي هذا البهل وهو بذاته أمر وضوري كذلك القدرة. القدرة ليست فقط نفي العجز. القدرة ليست فقط نفي العجز. يعني نحن نقول الحائط ليس عاجزا هل يتلزم تون الحائط ليس عاجزا أنه قدير مثلا؟ لا. هو ليس عاجز ولا قدير أصلا. لا يضعف بالعجز ولا يضعف بالقدرة. ورحكي كل الكلام م. الآن الزهاج للشفاف ليس أسود هل يتزمنه أبيان؟ هل يتزمنه أحمد؟ هو ليس له دون أصلا عنه طائر الأبضاء في هناك بعض الأمور يمكن أن يثبت فيها أحد الأمرين وفي هناك بعض الأمور يمكن أن يرتفع عنها هذان الأمران المتقابلان الآن استفاة المعاني هي عبارة عن استفاة تستلزم زيادة كمال ثابت للذات وهذا الكمال يستلزم ونشم. نفي نقطة مضيحة إثباته للذات فإذا قلنا مثلا العلم يستلزم إثبات نطب يستلزم إثبات طفا بينها طفا قائمة بالذات موثوفة لها الذات بين هذه الصفة غيرها من الأمر من نفس المعلومات الأخرى من الأشياء التي يمكن أن تتعلق بها تعلقات معينة هذه التعلقات هي تعلقات مطابقة لحقيقة الأشياء يعني إذا قلنا الإنسان عالم معنى أنه فيه صفة تتلزم انكشاف الموجودات أو انكشاف المعلومات له على وطاق من هي عليه إذا كانت هذه المعلومات أو الموضولات ممتشفة للإنسان أو متعلق بها الإنسان على خلاف ما هي عليه يكون هذا التعلق صحيح وليس علما الله سبحانه وتعالى موصوف بصفات معاني بمعنى إنه موصوف بصفات كمالية تستلزم هذه الصفات الكمالية إيش؟ نفية نقائط يتوهم إثباتها يتوهم إثباتها في الناس العلم يستلزم امتشاف سائر المعلومات جميع المعلومات لله سبحانه وتعالى فهو ايضا عالم بنفسه وعالم به المعلومات وعالم بالموجودات القدرة صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى تستلزم ايه <تصفيق> تستلزن تلزن امتعن الايجاد والاعدام لله سبحانه وتعالى الارادة كذلك عبارة عن صفة تستلزم او يلزم عليها يتكتب عليها انجان تخطيص بعض الممكنات بما هي عليه كما توفى نبين ذلك وهكذا اذا كل هذه الصفات هي عبارة عن غور وجودية عبارة عن شمالات زائدة على الذات ليش كنا انها زائدة على الذات؟ لانه اسم معنى الزيادة هنا؟ هي الزيادة في المفهوم نفسه يعني إذا انت تفورت مفهوم الذات تعقلت مفهوم الذات مطلق الذات أولا تتعقلها عاريا الصفاء مسلوبة عنها الصفاء معدوم عنها الصفاء منفي عنها الصفاء ثم تتطورها مع الصفاء والحديث المسألة فإذا إذا أمكنت القول بأنه هذان المفهومان متساويان في الحقيقة فبيكون لا لا يوجد زيادة للصفاء على الذات بالمفهوم ولكن لا يمكن لإنسان إذا تطور ذاتا انتقط عنها جميع الصفات وذاتا استفطت ببعض الصفات ان يقول ان الذات الاولى مستوي للذات الثانية اذا الذات الثانية التي هي مفت... ذات موصوبة بالصفات هي عبارة عن ايش ذات اتفطت قامت بها اتفطت بامور رجولية اذا هذا معناه انه الصفات هي زائدة المخصوم على مجرد الذات. ممكن واحد يحكي لنا هذه هادل... زيادة المخصوم ألا يلزم منها التركب ألا يلزم منها الترکب؟ نحكيه لا لا يلزم منها التركب لأنه التركب متى يلزم؟ يلزم عند وجود كموم متقلة أو كموم منفصلة الكموم المنفصلة ليست هذا مجال كلامنا فيها أن الكوموم المتقلة من قال من قال أنه هذه الصفات عبارة عن كموم لا إيش يعني كوموم عبارة عن أشياء لها أحياء وحي و. و... أماكن خاصة بذاتها. وضحيف الجلالة. من قال أن الصفات الله سبحانه وتعالى هي عبارة عن أشياء أو أمور موجودة لها حيز معين في ذاته؟ هي عبارة عن صفات. صفات ليست هي عين الذات ليش نقول ليست هي عين الذات لأنه مفهوم الصفات ليست هو عين مفهوم الذات بكل بساطة. مفهوم الصفات ليست هو عين مفهوم الذات وليست هي غير الذات كيف يعني ليست في غير الذات لأنه لا يمكن أن توجد صفته إذا في الذات في, في, في الذات قائمة في الذات لو كانت الصفة غير الذات لأنكم وجود الصفة من دون هذه الذات ولكن هذه الصفة عبارة عن أمر يدركه العقل يدرك العقل وصول نفته إلى الله سبحانه وتعالى ويحكم العقل أن هذه الصفة يستحيل أن تنفط عن الذات ويستحيل أن تكون الذات من هذا تركيبا وهذا غاية ما يمكن للعقل أن يحكم به أكثر من ذلك لا قدرة للعقل البشري على وصول إلى أمر أكثر من ذلك غاية ما يمكن أن يبركه هو أن الذات موصوصة بالصفات كمالية لا يمكن أن تكون هذه الصفات الذات بحيث يستلزم التركب ولا يمكن أن تنفصل هذه الصفات عن نفس الذات بحيث يقال أن هذه الصفات اغيار ومغايرات للذات فقط أكثر من ذلك العقل لا يمكن أن يتوصل إلى معاني أكثر من ذلك فنحن نقف إلى هذا القدر إلى هذا الحد في الكلام على استثاث مش فقط أنا وأنتم كل العلماء وكل المتكلمين وقفوا إلى هذا القدر لأنه لا يمكنهم أن يبحثوا في شيء أبعد من ذلك العقل لا يطيق أن يبحث في شيء أكثر من ذلك غاية ما يقطع به العقل هو أن الذات الإلهية موطوحة للصفات هذه الصفات ليست عين الذات وإلا كان لو كانت عين الذات لصارت الذات عينها إيش الصفة ويستخدم أنها تكون الذات صفة لأن الصفة لو كانت الذات صفة لكانت الذات وهي صفة محتاجة لشيء تقوم به لأن الصفة لا تقوم بنفسها وأحكي في الكلام يعني أنت كيف تقول مثلا اللون صفة هل يوجد اشي يسمه قائم بنفسه تركب وبيتحرك؟ لا اللون قائم بمتلون الحركة صفة للجسم هل يوجد حركة لحالها؟ لا هذا الصفة عبارة عن حال عارضة او عرب عارض قائم بالجسم من دون الجسم تنتفي الصفة وهكذا قدرتنا نحن هي عبارة عن عرب قائم فينا عرض قائم فينا احيانا بنكون قادرين واحيانا غير قادرين القدرة الموصوف بها الإنسان تتساوى قوة ولا بعض مش قدر واحدة ولكن قدرة الله واحدة لا تتساوى قوة ولا بعض وهذا الكلام تكلمنا عليه سابقا إذن هذا هو كل ما يمكن أن يقال بشكل موجز عن ما هي صفات المعاني هي عبارة عن صفات وجودية ليس يعني وجودية يعني كمالية تثير الذات أو تثلج الصفات الذات في كمالها. بائدة على مجرد تونها ذاتاً، بائدة على مجرد تونها. لا. ليست عبارة عن طلوب محبة، وليست عبارة عن أعدام محبة، بل هي صفات جمالية. أيضاً نقول إنه هذه الصفات ليست تتلزم التركب لا تتلزم الترکب الذات. ليش؟ لما قلنا من أن هذه الصفات ليست متحيدة، ليست متحيدة فلا يطل عليها أنها كم. كما ليست عبارة عن كموم منفصلة ولا كموم منفصلة لأن الكم هو الذي يمكن أن يتميز عن غيره بحد ومقدار كل شيء اسمه كم هو يتميز عن غيره بحد ومقدار والصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى لا حد لها ولا مقدار لا حد لها ولا مقدار فالإفاوية ليست كموما فإذا الصفات لا تستلزم إثبات, إثبات أهل الصمة للصفات وجودية ثابتة لله سبحانه وتعالى لا يتلزم التركيب كما يدعي المعترض والشيعة الذين يعني يتهمون أهل السنة بأنه يلزمهم التشبيه والتركيب. ولا يتلزم أيضا كون هذه الصفات أعدام بل هو متضمن لكون هذه الصفات عبارة عن كمالات وجودية. وأيضا لا يتلزم كون مذهب أهل السنة في إثبات الصفات وجودية زائد على الذات. بالمعنى الذي ذكرناه لا يتلزم أنهم موافقون. لمذهب المجسمة والمشبهة الذين يقولون ان الله جل شأنه موصوفا ب صفات متحيزة في ذاتها اطلقوا عليها بانها صفات اعيان صفات اعيان يعني مشار اليها اشارات غير ما يشار الى الصفات الاخرى قالوا لله يد وجه وعين وكل واحد من هذه الامور يشار اليه اشارة غير ما يشار إلى غيره هذا هذا هو عين الترسيم وعين التركيب عين الترسيم وعين التشبيه ومتضمن لإثبات التركيب على الله سبحانه وتعالى هو هذا عين التشبيه والترسيم ولكن أهل السنة نصوا هذا الامر كله عن الله سبحانه وتعالى وقالوا الله تعالى يصف بصفة غير متحيزة لأنه ذات أصل غير متحيزة وهذه الصفات ليست مكممة بمعنى انه ليست لها كم منفصل ليش؟ لأن الكم المنفصل يتني... كيف يقلق الكم المنفصل؟ بحج ومكبر والصفة القائمة في الذات لا حد لها ولا مكبر صفات ليست فيها كموما لا منفصلة ولا منفصل انا عم إذا جدت لا يكون لنا علوقات كن نعم إرادة رأسنا تنأتي إلى هذا الكلام على إن شاء الله عند المبحث الإرادة تنأتي للكلام على هذا المبحث إن شاء الله عند الكلام على الإرادة ولكن احنا كلامنا الآن على مجمل الصفات الثفات المعاني ما هي ما هي القدر المعين الذي نستطيع العلم به من هذا المبحث طبعا نعم شكرا ما قال عن الجميع الشيعة والمعتزلة. المعتزلة قالوا سكات الله سبحانه وتعالى هي فقط عبارة عن نسب قائمة بين الذات. نسب قائمة. قائمة بين الذات وبين المخلوقات. لا يوجد هناك كمالات زائدة على الذات. كمالات وجودية لا يوجد هناك كمالات وجودية زائدة على الذات. يعني لا عندهم الجهل العلم هو فقط عبارة عن تعلق الذات بغيرها. الإرادة المعتذلة نفو كون الإرادة في صفة لله سبحانه وتعالى قالوا هي فعل من أفعال الله الإرادة هي فعل لله سبحانه وتعالى وليس صفة له مثلا أثبت المعتذلة لله سبحانه وتعالى فقط الحياة والعلم والقدرة وتذكر العلم بعدم الجهل والقدرة بعدم العبز نفو الضب والفتح جائدة كمالية وجودية للدام مدرد صلب ولكن مدرد الصلب هو في الحقيقة اعتبار بين الذات نسبه بين الذات وبين ايش المخلوقات وشيء وكذلك قال الشيعة نفس المذهبا تقريبا قال به الشيعاه قالوا يستلزم القول ان شنو ماذا ومنطقه انه اول اه اهل السنة يطلب اثبات التشريع والتركيب اكثر من قديم مع الله تبارك وتعالى وهي مدعوا انه هذه الصفات التي اثبتها ربنا من القدرة والعلم وغير ذلك هي عبارة عن امور قديمة فيلزم انه يكون هناك اكثر من واحد قديم مع الله احنا بنقولهم هذا الكلام غير لازم مطلقا احنا بنقول الله سبحانه وتعالى هو الذات الموصوفه بالصفات والذات الموصوفه بالصفات واحدة فلا قديم غير الله سبحانه وتعالى ولكن من حيث التطور احنا بنتكلم من حيث العقلي يمكن نفهم معنى للذات غير ما نفهم معنى للقطاع فهناك معنى واحد للذات وواحد للقطاع فنقول ان الذات موطنه القطاع هذا غير ما نقوله اما ان يلزم التركيب فلا يلزم التركيب مطلقا على قول اهل التصورات اما التركيب فيلزم على طول المسد وهو المدثم الذين قالوا ان الله سبحانه وتعالى متحيز ومنتجع في الابعاد وهو في جهه ويتحرك وينزل ويصعد بل وقالوا أكثر من ذلك أنه إرادة الله سبحانه وتعالى عبارة عن أمور حادثة قائمة بذات الله يعني شيء يحدث ويطرأ يطرأ ويحدث وينعدم ويحدث وينعدم وهكذا كذلك الصور الكلام كلام الله سبحانه وتعالى قالوا هو عبارة عن أصوات وحروف قائنات بالله ثم تخرج من فقط كما سوف نوضحه لاحقا نعم يقال عنهم أنهم سكان قديم، لأنهم نحث يعني, يعني, يعني, يعني, يعني للذات، لا، هي قديمات بالذات. يقال عن الصفات انها قديمات بالذات. كيف قديمات بالذات؟ لانه لا فصل عند العقل بين الذات والصفات في الخارج، ولكن الفصل عند العقل بيكون من حيث المفهوم فقط. كيف انت بتقول مثلا الإنسان تعريف الانسان هو ايش حيوان الناضج. ما الحال زيد إنسان إذا زيد الحيوان الناطق كلمة الحيوان والناطق عبارة عن مكهومين منفصلين عند العقل ولكن في الخارج هما واحد ما لا تتعذل لاحظ كيف المسألة كيف أنت بتقول ال الإنسان حيوان ناطق تفهم معنى للحيوانية في هنا بتقول الحيوان هو إيش الجسم نعمي متحرك بالإرادة الناطق هو المفكر ولو بالقوة كلمة المفكر ولو بالقوة غير محفوم جسم نامي متحرك بالإرادة إذا اجتمعوا مع بعض بصير هذا الجسم النامي المتحرك بالإرادة إذا كان مفكرا بالقوة يعني يمكنه أن يفكر ولا تعقل بصير إنسان ببطل النظر إيش كان أكتورته بحث كيف المسألة لو كان مش موجود له أي إيد وأي إذر وأي شيء إذا كان حيوانا يعني بمعنى جسم نامي ينمو متحرك بالإرادة، وحكي في المسألة اتقص بأنه عاقل، معناه إنه صار بإمكان يفكر ولو بالقوة، يعني إنه إذا أراد أن يفكر بيفكر، خلاص هذا صار حس إنسان، سواء كان إله نصف راس، إله نصف عين، إله فقط جسم، كل هذا إنسان، مجرد سقوط هذه الأوتار يستلزم قدره إنسان. الآن الإنسان في الخارج هل هو عبارة عن أمرين منتذبين مع بعضهما البعض؟ لا طبعا اللي في الخارج هو عبارة عن أمر واحد هو نفسه ويطلق عليه إنه حيوان وهو عاطق نفسه فالاختلاف هو اختلاط في, في الأحكام الذهنية المتعاقلة فهذا هو معنى التغير في المفاهيم ولكن التغير في المفاهيم لا يتلزم التغير في الخارج لا يتلزم التغير في الخارج فلذلك عندما نقول الله سبحانه وتعالى ذات موصوفة بالصفات هذا من حيث الذهن من حيث المناهج الذهنيه لتمييزنا بين مفهوم الذات ومفهوم الصفات كان في هناك مفهوم للذات غير مفهوم الصفات ولكن الله الذي نقتضيه في الخارج إلها واهب الوجود هو الخالق للعالم وهو المدبر للكون هو في الحقيقة واحد مثل ما هو الصفات هنا ذات كما يتصور بعض الناس فإذا لا يلزم التركيب مطلقًا وابحكي في المسألة فالاختلاف والتغير هو تغير في ايش في المسألة وما طبقت عليه هذه المفاهيم في الخارج مختلف ومتغير متغاير ولا واحد واحد اذا التغاير في المفهوم والنفضاق واحد وابحكي في المسألة نعم كلنا في <تصفيق> هم يطبقها أن الصفات هذه لها وجودات متناهية عن بعضها البعض. يعني لصفة الوجود، لصفة الحياة وجود معين، هذا الوجود معين قام كذاب. في هي التطور المفترض. والعلم له وجود خاص قام كذاب. هذا صحيح عندهم وجودات متكسيرة. قامت في ذلك في أكثر من ص الذات مت متراكبة نحن لا نقول بذلك واضح وصارت في تحيز وفي صارت تركب إلى عثره من المحظورات أهل السنة لا يقولون بذلك أصلاً ولأجل هذه الإشكالية المعتزلة ما السفات الصفات ولكن أهل السنة قالوا لا نحن لا نمت الصفات لأن الصفات عندنا ليست تحيزا وليست متراكبة فإذا الذات موصوفة بالصفات الذات من حيثما هي موصوفة الصفات هي المسمى بالواجب الوجود الله سبحانه وتعالى واجه كيف المسألة هذه فلا يلزم تكثر, تكثر القدماء ولا يلزم التركب ولا يلزم اي محظور منها الامور التي خاص وحذرة منها الاخرون نعم <تصفيق> انا حجيت لا تكشف تحتي لي لا بسألك إنساني تحكي له بعد إنساني تتلقوا لا أولا أتلقوا أنا أريد أن أترقوا ليش إذا اليد اليد أولا إشتري اليد اللي هي أطلق على الجارحة اللي هي العلوب نعم طيب أقول لك ميدا من خلق في غيثة تأيدي نظر نحكي لأن هذا خطأ أن عن كامل <تصفيق> <تصفيق> إذا أطلق اليد كيف ن كيف نتجاوز النقطة إذا إذا عرف ما هي اليد التي يتكلم عليها هذا تقول له هل بقصد باليد هي نفسها مثل القدرة مثلا قائمة يعبد فيها ذات وليس لها كم ولا تحيد ولا غير ذلك لا لا أحضر في إثبات اليد صفة بهذا المعنى ولكن غاية الأمر إنه هل هل ضل الدليل على ثبوتها زائل على القدرة أم هي عين القدرة هذا رقيب محل في تفهم. اما بتقوله هل ام هل تريد ان اليدة هي عبارة عن عدو وجارحة معينة وفتم جزء يعني معين ولكن لا ندري ما حقيقته ما ماهيته وما شكله ادارة التالية فهو عز الترتيب انتهى المسألة خلص وحكية المسألة نعم أنت في بعض المسائل يعني نكتب حاجة لا نكتب ولا نكتب مش أنا اللي لا نكتب ولا ننسي بدي حد يرد انت بده لأنه إذا كان في تفا توه النقص إذا على يجب أن يكون واضح شوكي إما نكتب أو ننسي مش عدم النفي وعدم ال يعني ال... إذا قال لا مطلق ولا ننفي هذا هذا من التوقف هذا نوع من الزهل هذا حيرة هذا الإنسان إما إنه حيران أو إنه أيوة أو أنه يخبي وعطيل لا يريد إفصاح عنها أنت واحد بيز بحكيلك أنا أثبت لله يد وعلي عبارة عن بفتح عين يعني يشار إليها يشار إليها وهذا اليد فيها خمس أصابع كيف وهذا اليد مش نفس الوجه بل يشار إليها إشارة غير ما يشار إلى الوجه شوف كيف طار المسألة مهوهد سلامهم بعد ذلك انت بتحكيله يقول لا نثلت ولا, ولا ننفي طب هذا اللي اللي انت تتسلم عليه يعني لماذا لا تثبت ولا تنفيه إما أن يثلت أو ينفي وهذا حكيت المسألة أول أن تكون جاهل فيه طب إذا كنت جاهل فيه لماذا تثلته أصلا لماذا تقول أنه أصلا هو ثابت فأي شيء الكلام في الذات الإلهية الكلام في الإلهيات في الأحكام المنسوبة لله سبحانه وتعالى لا يصح الخوض فيه إلا بدليل قطعي وارحكي في المسألة لا يصح الخوض فيه إلا بدليل قطعي ولا يجوز البناء, البناء أحكام معينة تتعلق بالله سبحانه وتعالى إلا بناء على أدلة قطعية لذلك نحن عندما مثلا بعض الأشاعر نفسهم قالوا لله يد هي غير القدرة بنقول لهم لم يقم على هذا الامر الذي تطبعونه دليل قهرين شوف كيف المسألة غاية الامر انه احتمال من الاحتمالات فلذلك نحن نقرأ بانه لا توجد هناك اشي اسمه صفة يد انا بالنسبة ايه هي غائرة عن القدرة من قال بهذا من الاشاعر انا ما بقول انه يلزمك التشبيه ولا الترسيم لانه في الحقيقة لم يشده ولم يلصم غاية الامر انه اكبت امره او اكبت صفة لغلبة الظلم والأصل عدم إثبات صفات إلا بقطع فما بالك لما يجي واحد يقول لله يذهي مدحيزة ومركبة وإلى آخره ولكن لا نعرف ما حقيقتها أو إن يقول لك كيفيةها أو ما هي أو صورتها أو إن يقول لك لا نثبت ولا ننزل طب ليش نتكلم يعني لماذا نتكلم في هذا الموضوع إذا لا تثبت ولا ننزل إما أن تثبت أو تنزل الكلام في الذات الالهية لا يصح ان يكون بناء على احتمالات او حيرة او الى آخرين لان هذا اصول دين هذا ايش اطل من اصول الدين فلا يجوز ان يبنى الا على الامور الخطئية شبنا انتش حول ان انا النصوص جنب ان يكون الله بثنا او تمثي ذلك يعني كلامهم ممكن يكون جسم أو في أو طبعا هو يعني إحما لما لما يجي يقولوا لم يرد لا إثبات لفظ الجسم ولا نسي الجسم. فكيف تعرفون أنتم ال, ال, ال الله كيف الكلام؟ هم لم يرد لا إثبات لغض الجسم على الله يعني لم يرد في الشريعة ولا في القرآن ولا في السنة ان الله جسما. كذلك لم يرد ان الله ليس جسما بهذا لغض. طب لماذا لم في؟ أما الله جسمان. يس الجواب على هذا السؤال بحير السؤال صح. طب يجوا؟ نعم. مم. مم. طب كيف ليش نصير؟ انت أنت تطبيع هوات إذا. ليش؟ مشاكله انا بسال نعم ليش برضو ليش يعني ليس لاي شيء يعني في مضغمات مع بعض مثلا هاي هذا مستنبط من المستنيات إن ليس كمثله شيء إذا كان الله سبحانه على متحيد وفي جهه ومركب ما في أشياء كثيرة متحيده وفي جهه فإذا كمثله شيء بطير طب السالم حوما جسم لاك الأجسام كيف؟ جسم لاك الأجسام لا طبعا لا على لأنه جسم لاك الأجسام هم يقولون أصل المعاني في اللغة وضعت لأصل الألطار أقوى في اللغة وضعت للمعاني والمعاني عبارة عن أغور مستركة بين المصادير فيستحيل أنه يكون جسم لاك الأجسام مطلقا بل يكون جسما كالأجسام من, من ناحية وليس كباق الأجسام من ناحية هذا هو غارف ما يستطيعون تقريره من غير خلاف الهيئة من غير خلاف الهيئة من شكل خلاف الهيئة أما إذا قفض والله أنا أطلق الجسم وغير به القائم بذاته من دون أن أطلق ال... من دون أن أطلق التحييض وغير ذلك من, من لوازم الأجسام فهذا عبار عن خلاف وقته وأيضا يحرم عليه أن يقول هذا العمر ليس لأنه لم يرد في الشريعة أن الله سبحانه وتعالى جسم كذلك أيضا فضلا عن انه لم يرد في الشريعة ايضا انه اللفظ, اللفظ الجسم موهم مش موهم هو طريح في التلسيم وفي التحديد وفي الهيئات والتيفيئات فكيف يقال ان الله الجسم ليس في الاسكان وبحكة المسألة ايضا غالط الامر يعود لانه نحن ننفي هذه الامور للسلزانها التشريف والتركيب قولهم انه لم يرد لفظ الجسم كبالت نقول لهم لم يرد ان الله سبحانه وتعالى من حديث لم يرد أن الله سبحانه وتعالى من لحم وعظم، ولم يرد نفسي دونه تعالى من لحم وعظم، هل يجوز التوقف في نفسي دونه تعالى من لحم وعظم؟ هل يجوز؟ طب لماذا لم تتوقف هنا وتوقف في أصل جسمي؟ إلا لأنه أصل العطية عندك واضحة. طب من قال لك إنه لم يرد أصلا نفسي معنى الجسمية عن الله تعالى؟ والله سبحانه وتعالى يقول ليست مثله شيء. ألا أليس يكفي في رقية أصل التبسم عن الله سبحانه وتعالى؟ ثم الجسم كله مخلوق أم ليس مخلوق؟ هل رأيت جسما غير مخلوق؟ الدليل العقلي دل على أن الجسم يجب أن يكون مخلوقا كما سوف ندلل. فإذا قلت إن الله سبح... إن الله سبحانه وتعالى جسم يلزمك أن, أن يكون حادثا. إلى غير ذلك من المحذوفات. عرفت ليش لا, لا نكلم لهم إنه لا نفي ولا ولا ولا نثبت، وفي الحقيقة هم يثبتون. هم في الحقيقة يثبتونه ولكن هذه الكلمة يقولونها للمخالفين حتى يحيروهم يعني حتى يجعلوهم حيرانين يعني هو عبارة عن شبهة وإشكالية يلقو يلقونها إلى الخطوم حتى يجعلونهم في حيرة يعني فعلا الشائعة لم تثبت الجسمية ولم تنت الجسمية فكيف أنا عندي الجسمية ولكن إذا أنت عرفت أن المعاني في العقائد الأحكام في العقائد متعلقة بإيه؟ بالألفاظ أم بتعلق متعلق بالمعاني متعلق بالمعاني فحتى لو لم يرد نفسي ونقص الجسم مطلقا لا يجد لنا أن نتوقف في نفي معنى الجسم ليس لأن القواعد الكلية للشريعة أثبت أن الله سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوان أحد مثلا أو ليس كمثله شيء وهكذا إذا هذا مثل هذه الشبهات والاشتلالات لا يجوز للإنسان أن يقف عندها لا يجوز للإنسان أن يتربّد إذا ألقيت عليه. وضح في الكلام إن شاء الله. نعم. هل في التكلم نعم. في في الأكبر العين والوجه واليد والإمام الأشعري في بعض كش مؤلما أثبت والعين والوجه. والإمام الباطل الآني والإمام البي وضيرهم ولكنهم نفعوا عنها إيش التشبيه والجسمية والتحديد والتركيب وكونها أعضاء نفعوا عنها هذه الأمور فخرفوا من التشبيه انتفع عنهم أطل التشبيه لذلك هذا الذي قلناه أنه غاية النزاع مع من أثبت مثل هذه الأمور لله سبحانه وتعالى أنه ما هو الدليل الذي به الذي استنكت إليه في إتباع هذه الاستفاة هل هو دليل قطعي؟ أم هو دليل ظني؟ إذا كان دليلاً قطعياً نقف عنده، وإذا كان دليلا ظنياً مُحتملاً لغير هذه الدلالة فلا يجوز الاعتماد عليه. وطبعا يعني أهل السنة أنفسهم يعني بينهم خلاف بسيط في هذه المسألة، مش خلاف راجع للخلاف كما هو الخلاف بين ما بين المُنَفِّذَة، لأن الخلاف بين ما بينهم كثير. في, في الأصل اللي هو إنه يجدون يرى أضوان. ويثبتون الذات متحيضة ويثبتونها في جهة نحن ننفي كون اليد عضو وجارحة وننفي كون الذات متحيضة وإلى آخره إذن هذا هو الخلاف بيننا وبين المدسمة أما الخلاف الذي يعني أشرنا إليه مثلا مع من أكثر مثل هذا الانصف لله سبحانه وتعالى هو خلاف في أنه هل لله صفة غير القدرة تسمى يد مثلا وهو ليس متحيض ولا تنركض ولا عدو ولا دارحة هذا خلاف يتيم لا إشكال فيه في الحقيقة لأنه لا يستلزم لا تشبيه ولا تسهيم ولا غير جالس واضح إن شاء الله كيأتي الكلام؟ نعم سارة حالة ما في كيف تعرف الجراب؟ احكينا ايه سلالينه تبقيته انه احنا اثبتنا انه الله تعالى يشتيدنا في لكن الله تعالى يكون في ليش فانه جديد عقلي انه في وجودنا فانين بنفس المكان فانين بنفس المكان. المكان ثم الله تعالى انا يداد للفركة اذا بيش اثنين يعمل فهتحكي موجود بكل مكان على بنك هذا وصفه الذهني مظبوط مظبوط هذا الكلام فليم يعني هذا القدر لا اشكال فيه انه لو وجد في كل مكان لكان ايضا مركبا لانه اصلي المكان يستلزم التركيب هذا كلام فليم لا اشكال فيه ولكن الادعاء الاصلي القاطع في هذا الشبهه هي نعم ايوه بالضبط الله حارث على موجود بلا مكان مش انه موجود في كل مكان الله سبحانه وتعالى موجود قبل خلق المكان وقبل خلق الزمان وبعد أن خلق المكان أو لم يترى عليه شيء نصابه ذلك في مكان. وره. المكان قيد للوجود الحادث. الم... المكان قيد للوجود الحادث الجسmani. والله سبحانه وتعالى وجوده هو ليس حادثا ولا جسمانيا فاذا هو موجود من دون ان يتقيد بالمكان. هذا لا يسترزم إنه موجود في كل مكان بل من قال إن الله سبحانه وتعالى موجود في كل مكان بذاته هذا في عقيدة إشكال لأنه يلغم منه حضور الاتحاد أو وحدة الوجود ولكن الله سبحانه وتعالى موجودا أفلا بلا مكان كما كان ولم يكن شيئا معه نعم هي نفسر هي نفسة هي نفسة هي نفسة الجهات بالضبط الذي هو من خلق خمس داخل هو بارك الله فيه ولا مكان له ولا ولا الى خير يمكن كلام النبي كلام النبي لا اصلا نعتبر المكان والزمان صحيح صحيح يعني كلمه الخلقه هي... يعني انه خلق المكان يعني. اصلا نعتبر يعني لا لا انا أصلاً المكان لا الموضوع هو, هو اعتبارات الدين هو المكان عبارة عن لازم من من لوازم الوجود الذاتي الكلام فالكراد دخلت المكان والزمان انه يتجوز التولده طبعا بلا شك لانه هذا كل الكلام احنا نتكلم مع عليه في الزمان والمكان هو عبارة عن نوع من التجوز لانه لا يوجد هناك زمان قديم ولا مكان قديم بعد هيك الله سبحانه وتعالى وضع فيه العالم لا بل العالم نفسه هو المتمكن ايش يعني متمكن انه هو نفسه متحيز العقل لما يلاحظ ال الجسم يجرد منه مفهوم اثنين مكان مفهوم الجسم لا يوجد شيء اسمه مكان لا نهاية له مطلقا ولا ولا شيء اسمه ظان لا نهاية له مطلقا وهذه أمور يعني ال, ال يعني مظريات علمية والقوانين العلمية, العلمية المعاصرة الآن كلها صارت تقول بهذا الكلام أصلاً وأما ما كان يقولونه يعني سابقاً مادنياً على مثلا الفيزياء نيوتنية وإلى آخره كلها مادنية على فلسفة أرسطو القائلة بأنه في فراغ لا نهاية له أو زمان لا بداية له. ورقي بالزمان الآن كل العلوم المعاصرة غير مدنية ليست مدنية على هذه المضراة. ما في فراغ لا يوجد فراغ ولا يوجد هناك قبل وجود الخلق زمان اصلا بل الزمان وجد بوجود الخلق بنفس وجود الخلق لانه وجد التغير ولم يكن تغير قبل الخلق بوجود الخلق صار تغير وتدنا امر اضافي اعتباري واضح كيف الكلام وهذا كله تؤيده يعني اكثر النظريات العلميه تؤيده ولكن اشعار قالوا به من أكثر من, من اكثر من 1000 و1000 قالوا بهذا الكلام وعلماء قالوا بهذا الكلام ألغم. يعني لم يتوقف اول الاسئله على انه يوجد اينشتاين يحكي هذا الكلام لا في هناك علماء قطاع النقد وناس مبرئه اينشتاين بالادله العقليه ونفس التقييدات التي قيدت قيدوا بها نظرية أينشتاين عقليا جاءت بها بسموها الاستركسن على إيش على المعادلات التي جاء بها أينشتاين واركب طار إشكالات على نفس النظرية إذا أردت تعليمها وهذه نفس الإشكالات هي نفسها الاعتراضات التي اعترض بها على النظرية الغلائل المتقدمون واضح إن شاء الله كيف الكلام نعم يعني هم فسترة وفستات المعاني اللي هاصلو بس لهم سلوب سلو مع هي سلوب أو هي هي في حدة عدميات ولكنها نسبة السطه هي عباره عن النسبة بين الذات وال بين الذات اذا وبين المخلوق فقط لا يوجد شيء غير ذلك ما الذي يخلقها هي عين الذات عين الذات هي التي صار لهم في قدام العالم يحسن طبعا بلا شك بلا شك يا حسنا خاصة مع قولهم بأن نفس الإرادة ليست صفة بل هي فعل من القوة لله هذا يعني هذا نوع من الإجزامات التي ألزمهم بها الأشعة لأنه قالوا لهم إذا أنتم تنفوا الصفات وتقولون أن الصفة هي عين هذه النصفة فيلزمكم إثبات قدم العالم ولا يمكنكم إقامة الدليل على حدوث العالم شفتي هذا نوع من الإجزامات التي ألزموهم بها ولكن غير المعتذن لم يقودوا بقدم العالم ولكن غيرت الأمر أنه وردت على أدلتهم إشكالات أنه لا تستطيعون بناء على قواعدكم إثبات حدوث العالم كما أن المجسمة أيضا لا يستطيعون إثبات حدوث العالم على قواعدهم الشيعة اعتركوا بأن العالم قديم أخذوه من خطيرها وريح حالهم شوف كيف؟ هذا هو الواقع لذلك اختاروا إشيء اسمه مفهوم الزمان الدهري والزمان الالدولي وإلى آخره يعني اعتبروا يعني اخطأوا بعض المفاهيم الابطية حتى لما يتكلموا فيها اللي ما ماذا عرف معناها هذه الاستراحات الحقيقية ففعلاً لا ينافقون أصول العقائد غير إنه لا نفي ولا نثبت ولكنهم بالحقيقة قائلون في قدم العالم ليس لأن أصلهم نفهم نفى والإرادة أصلاً وفعل الإرادة إما عين العلم أو عين الفعل وعلى الوثيم يلزم كلام العالم. قال: ولا تضمن أن قولنا أن لها وجودا في نفسها يتلزم جواز قيامها بنفسها. إيش عن قيامها بنفسها؟ يعني وجودها بدون ذات. بل هي لا تتكون إلا بالذات. والمراد بالإيجاب التلاذ. يرجع المراد بالإيجاب إنه هناك تلاذ بين الذات وبين اتصال، هناك تلاذ بين الذات والاتصال. لذلك الصفة ليست مغايرة للذات هناك تلازم بين نفس الصفة وبين الحكم الواجب للذات ايش نفس الصفة العلم اوظلت للذات كونها ايش عالما هذا الحكم اللي هو كون الذات عالمة واجب للذات بيصفة العلم ايش معنى واجب مش انه واجب بمعنى انه تولد منها تولدا بل انه بلازم بمعنى انه مهما كانت الذات موصوفة بالعلم فهي موصوفة بالعالمية لأنها عالمية عالمة هذا هو معنى الكلام. وذكت المسأل صارت. قال المراد بالأحكام أي معنوية. فالقدرة يلازمها كونه قادرا يعني من ثبت له القدرة ثبت كونه قادرا والإرادة يلازمها كونه مريبا إلى آخره وصفات المعاني سبعة وهي القدرة والإرادة والعلم والحياة والتمع والبصر والكلام إذا قال لنا إنسان انتوا بتقولوا سبعة والله سبحانه وتعالى قال ستعة وتسعين صح؟ مش هذه الإشكالات التي يقول بها بعض المتسمة تقول ستعة وتسعين إذن انتوا تنافقوا ستعة وتسعين, وتسعين فقط سبعة إذا أنتم من المعطلة في التحميلة يا حرام <تصفيق> <آه>؟ <تصفيق> يا <حرام آه>؟ تحزن <تصفيق> ما هو التواج على هذا الكلام؟ طبعا احنا تكلمنا على هذا المعنى سابقًا، ولكن برضو مناسب لنا نتكلم عليه الآن. نعم. من كل قطعة من السفلي التي على ذلك هي ملزم أو لا يمكن إحنا إذا إحنا قطعة فيها ترى أو مجموعة قطعة. شو نجيب؟ دم كيس. ممكن واحد يضرب لنا أمثلة. يعني من القطع لأخذ من ال من الـ من الأثناء اللهم سبحانه وتعالى المصور، الخالق الرائد، المحي، المميت، المباد، إلى آخره. صفة أنت صفة عندنا. خمسة. ستة أو خمسة مظهور هذه كل الصفات هذه ترجع إلى الإرادة والخدرة صحول الله إذن إحنا بل... لما نتكلم عن الذات الإلهية من حيث كونها موصوفة وصفات نتكلم عن الصفات الحقيقية مش الصفات الاعتذارية الله صحى الله تعالى عندما, يكو... عندما نسميه مصورا فنسميه مصورا لأنه خلق الصورة فهو مصور نسميه مخي مخيا لأنه خلق الحياة نسميه مميثا لأنه خلق الموتة <تصفيق> فصارت هذه الأمور صفات لأفعال الله وليس عينها صفات فتاة الله وأنا سأحكي المسألة أو أن تكون أسماء للذات من حيث ما هي فاعرة أما حقيقة الصفاتة هي إيش؟ القدرة كل هذه الأمور راجعة لإيش؟ للقدرة الله هذا تعرف بقدرته يخلق الحياة بقدرته يخلق الموت بقدرته يعجل العالم بقدرته يوجد العالم البارد بقدرته يتور يعني يخلق الصور مش يتطور مين اللي بيحكي يتطور <تصفيق> <أيوة>. <تصفيق> القائلون يقول من الوزو يوي ان يتطور احنا بنقول يخلق الصور مش في ذاته يخلق الصور القائمة في مخلوقاته مش في ذاته المخلوقات ليست مظهرا من مظاهر الدار وبحكية المسألة بل هي مخلوقات للدار وهكذا إذن لاحظنا أنه بعض التفاة يعني أكثر من حوالي 6 تفاة وكذلك واردنا للتقرار لأن كاننا أن نرجع 99 أو أكثر من 99 بعض الذين قالوا 999 مش 99 فقط وهكذا يعني لا يخفى عليكم هذا المبحث يعني لا إشكال فيه ولكن القول بأنه التفاة طبعا كلامنا عن الصفات الصبعة هي الصفات المعاني الحقيقية التي هي منشأ جميع الأوصاد التي تتصف بها الذات الإلهية لما تقول الخبير الحكيم الحسين لاحظ كيف المسألة هذا لا إيش راجعة لا, لا كلها عبارة عن صفات راجعة للعلم من جهات معينة وهكذا كل الصفات الأخرى ترجعونها إلى الصفات الأساسية فلذلك علماء الأشاعر عندما قالوا أن الصفات طبعة قالوا وجدنا بالدليل بالاستقرار وهذا حكي في والدليل العقلي أن لا يمكننا أن نعلم عن الله سبحانه وتعالى أكثر من هذه الصفات بالقطع ولكن بالظن ممكن يزوى يحكي لا صبت له الوجه والعين واليد من قند هذا صبت لا تطع أما المقطوع به فهو هذه الصفات. بمعنى انه لو جاء واحد وقال انا انفي ان يكون الله سبحانه وتعالى صفة اسمها اليد اليد هي في الحقيقة عبارة عن قدرة الله سبحانه وتعالى تعبير كنائي او تعبير مجازي عن قدرة الله هل هذا يكفف؟ شكتب الناس قال لي هل تقول عنه مبتدع او زنديق او الاخرين؟ لا طبع 100% اذا واحد قال انا لا اقول انه التصوير كون الله هذا المصور معناه ان هناك في صفة اسمها المصورية ثبتت وقامت بالله بل كونه المصور هو عبارة عن وقت للفعل الذي أرضاه الله سبحانه وتعالى بعين قدرته هل هذا يعني انسان مبتدع لا طبعا ورحكة المسألة صارت وهكذا أرجو ان يكون الكلام واضح فإذا الكلام على انه صفات طبعة كلامنا عن الصفات الحقيقية أي الصفات المعاني أنها طبعا وهي الصفات التي بها منها تتألف سائر الأوصاف والأسماء التي نطف بها بها الله سبحانه وتعالى لذلك ورد في الحديث هي, هي هذه الأسماء أسماء لله سبحانه وتعالى مش أن الصفات أسماء يسمى بها الله والأسماء تطلق على الله بقيد توله سائلا أو بقيد توله موصوفا بأوصاف معينة كذلك لو عرفنا مثلا الصفات الخمسة السلبية بسيئة صفات 12 يعني مع صفات الحياة 13 وضيطن لها الصفات المعنوية بسيئة 20 ولكن كل هذا الكلام لا اشكال فيه يعني مطلقا لانه احنا بنعدد الصفات الاساسية الصفات الحقيقية ولا ينفي احد من الاشاعر كون الله مريدا خبيرا حسيبا رقيبا مؤمنا مهيمنا مسيطرا عزيزاً متوكلاً كلها أثناء ثابتة لله تعالى بل هي أفعال لله أول وصف له من جهة كونه ب إيش بهذه أفضلها هل, هل تبقي أنت يا شيخ عزام فهنا تعالى رقيباً مؤمناً مهيمناً؟ لا طبعاً عزيز متوكل سميع بطير رقيب حسيب. من ينفي هذه الأمور؟ لذلك لا أحد من المسلمين ينفي هذه الأمور أصلاً ولكن المزق عندما يردون على الآشاعرة يتم بمثل هذه التسبيكات والصدى هذه تموها مغالطات مغالطات منطقية مغالطات وهذا فيها نوع من من عدم الصدق مع الآخرين عندما يمقتونهم يلزمونهم بما لا يلزمهم أصلا وهذا للأطر كله جاء من تقصير نفس الآشاعرة في فهم عقائدهم لأن واحد بيدي واحد بيكون دارت 20 سنة يمكن ويجي بحكي لك كيف سبحان الله كيف ننفتك عن الإشكال أنه إحمر نسبت فقط بعض بعض السفات اللي هي سبع سفات يعني صارت عنده مشكلة كيف يرد على كتاب ثالث كتبوا واحد ثالث زي كفر الحوالي أنه لا يبتتون إلا فقط سبع سفات صارت عنده هذا الأشعر اللي صار غمره 60 سنة مشكلة كيف يرد على هذا المسألة لأنه مش فاهم أصل هذا المذهب وهذه العقيدة نشفهمها فلقاها بالتقليد ومشاعرها هذا نوع من الاشكال نوع من الاشكال الموجود عند العديد من المنتسبين الى المذهب الاشعالي فيحنا لما ندرس علم التوحيد ندرس التوحيد من حيث ما هو علم ندرس التوحيد من حيث ما هو علم يعني ندرس التوحيد بفصوله بطواعده وبأدلته نعم قدر القدرة وحقيقة القدرة صفة أزمية يتأثى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه على وفق الإرادة وحقيقة الإرادة صفة أزمية يتأثى بها تخصيص الممكن لبعض لا يجوز عليه على وفق العلم على وفق العلم بكثير الآن طبعا كما تعلمون نحن فقط في هذا المقام نريد أن نأتي بتعريفات نميز بها مفهوم القدرة عن مفهوم الإرادة عن مفهوم العلم وهذا اللي يتسمى لنا بعد ذلك إسرات الأدلة العقلية والنقلية على أن الله سبحانه وتعالى مطلقون بالقدرة والإرادة وغيرها من الصفات أي شيء لما الواحد يقول قدير القدرة ما معها القدرة قال سطا الأزلية طب لماذا قال سطا أنا... لا لا أحد نقول بذلك أيه قال سطا للمؤصل القدرة هي سطا طب لما هو إحنا إذا عرفنا المؤصل القدرة هي سطا طب لماذا يقول سطا يعني عرف الشيء بنفسه يعني ما حكى ناشيش في الحقيقة فحنا اطول كلامنا على ان القدرة ما هي صفه؟ ويريد يريد ان يعرف القدرة قال هي صفه. هذا رقم واحد وثانيا مم. حتى يفرق بينها وبين السلبيات مم. ثانيا القدرة بكل إرادات المقرصة انه وجود القدرة بكل صفة مم. مم. لا بدنا نعرف ليش قال صفه؟ نعم هو جواب لأنه هنا لا. الكلام في حقيقة القدرة حقيقة الصفة هو الكلام عن فرق عن حقيقة الدم جميل ونحن بحثنا ليس في الحقائق وإنما في الأحكام جميل بعد الاتباهات <تصفيق> نحكي لهم حسنا حسنا حسنا حسنا ومستعريف جدا لين نحكيه لكن بجاول حسنا <تصفيق> <تصفيق> اللي ما عدها اللي ما عده نتألها نفس التقريب السابق <تصفيق> باب <معنا. تصفيق> لأن تعلم لأنه كلامنا التعريف أن نحكي تعريف الصفة المطلوب أن تعرف هل أنا حقيقة الصفة وهو ما يقول لك أنا لا أعرف من حقيقة الصفة إلا أنها صفة هو هذا الكلام بيطير معناه؟ إيش هذا الكلام؟ نحن لا نعرف حقيقة الصفة طيب ما الذي نعرفه عن الصفة؟ بعض أحكام الصفة غير ما يمكن أن نطل إليه من إدراك ذات الله وصفاته هي بعض الأحكام اللازمة بعض الأحكام الثابتة للذات والثابتة للصفات واضح ليش قال صفة؟ ممكن أعدي يحكي نرجع بالنسب الإشكال أصل اصل القدرة هي صفة لما انت تيجي تعزى القدرة وتقول هي صفة لم تعلمنا لم نتعرفنا على حقيقة القدرة لاننا نعرف ان القدرة صفة ما هو اصل اراد ان يقول لاء اننا لا نعرف حقيقة القدرة الا انها صفة ولكن ما الذي نعرفه قال صفة ازلية لاحظ كيف صار يتكلم بعيداله عن لوازم هذه الصفة احكام ثابتة يرو الصفة هذه الصفة هل هي حادثة؟ حدثت وطرأت على الله سبحانه وتعالى لا مستحيل ليش؟ لما كانت طارئة على الله يلزم النقص قبل حدوثها وأتحكي في الكلام إذا هي صفة أزلية أيضا إيه وضي قال يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه فقط هذه هي كل ما نعلمها عن صفة القدرة لا نعلم إلا أنها صفة أزلية وكل صفات الله سبحانه وتعالى أزلية يتأكد بهذه السفاة هي القدرة إيجاد كل ممتنا وإعدامه أكثر من ذلك لا نعرف عن هذه السفاة تعيب بالله عليكم هل الذي يتسلم عن الله سبحانه وتعالى وعم سفاةه بهذا القدر ولا يتسلم هل يقال عنه إنه يخوت في الزفاة وفي السفاة بالعكس هذا هو عبارة عن تحديد للذهن البشري عن إنه لا يجوز لك أن تتدخل في أكثر مما تقدر على إنك تعرفه قل لك هو حقيقة الصفاء ممنوع نوعنا تدخل فيها ليش؟ ليس أنه مهنوه لأنك ممكن تعرف ممنوع لأنه لا يمكن أن تعرف أصلا حقيقة الإذات هي غيب وحقيقة الصفاء هي غيب وأنت مأمورا أن تؤمن بالغيب تؤمن, ب... تؤمن بالغيب إيه سأي تؤمن بالغيب؟ يعني مأمور أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى حال كونه غيبا عنك وأضحكي في المسألة وهنا حقيقة الإيمان أصلا أن تؤمن بوجود الله حال كونك لا تملك أي صورة من وأي وهم من الأوهام عن الله سبحانه وتعالى في رهنك. فقط المطلوب منك أن تؤمن بأنه قدير ايش يعني قدير؟ خالق لكل شيء من الموجودات قادر على أن يعدم أي شيء خلقه لا أحد يتحكم بقدرته أكثر من ذلك لا يستطيع العقل أن يتوغل في هذه المباحث أكثر من هذا القدر فإذا لما العلماء يتسلّ... عندما يتسلب العلماء في المباحث الإلهية عن بمثل هذا المستوى هل يقال عليهم أنهم يصودون ويبحثون في حقيقة الذات أم أنهم يلتزمون بالقول بأن لا نعلم حقيقة الذات ولا حقيقة الصفات غاية ما نعلمه هي أحكام تباتت للذات وأحكام تباتت للصفات هذا هو الحقيق هذا هو الحق الذي لا يجوز لأحد أن ينسب إلى علماء أهل السنة غيرهم واضح ان شاء الله كيف الكلام طبعا في الكتب المطورة الكتب المفصرة العلماء يريدون الادلة ان احنا الان القناها القاء مسلمة انه لا نستطيع ان نعلم حقيقة الذات لا نعلم حقيقة الذات الامان الراجي والتستاذاني والشريف الجرزاني وغيرهم من العلماء الاكابر عندما يبحثون في كل علم يأتون لك بالادلة على انه يستحيل ان تعلم الذات مش فقط لك يا يحكي لا يكونها إليك لكي تسلمها منهم تسليما لا يقول يقولونها ويثبتونها ذلك بالدليل احنا هذا الكتاب لأنه مختصر ودرجة معينة من درجات تعلم هذا العلم نأخذ بعض الأمور وصلنا ونأخذ بعض الأمور إيش مستدل عليها يعني دليلها لما الإنسان يعرف أكثر هذا القدر بعد ذلك يمكنه أن يتلقى إلى قدر أعلى وهذا لذلك قال إذن وحقيقة القدرة صفة هل يشك أحد بأن حقيقة القدرة صفة؟ هل حقيقة القدرة إنها مش مثلا؟ إنها ذات؟ لا طبعا هذا محل قطرة الآن قال هي صفة أذلية هل يشك أحد بأن القدرة أذلية؟ لا طبعا ليست محلسك يجب بها إزاد كل من وأعداده هل يشك أحد بأن حقيقة الصفة التي هي القدرة يتأثى بها إذار كل ممكن أنه إعدامه لا طبعا إذن كل الأمور التي نكرها المثمث هنا في كتعريف للقدرة هي أمور مقصوم بها وليس شيء منها محل شك واضح فليش احنا بنقول صفة الصفات الجلام في الصفات والإلهيات يجب أن يكون مقصورة فقط على القطعية لأنه لا يجوز للوالم أن يحتمل احتمالات ويقول هي ثابت لله يجب عليك أن تنفي عن الله ما لا تقطع به ما لا تقطع به تنفيه عن الله سبحانه وتعالى ممكن واحد يقول هل الله سبحانه وتعالى يتطف بغير هذه الصفات السبعة التي أعلمها بابقا كيه إذا قلنا إنه بالضبط الآن إحنا بدأنا بأول كلام أنه كمالات الله سبحانه وتعالى لا نهاية لها والعقل البشري يستحيل أن يحيط بكمالات الله يلزم من هذه المقدمة أنه نحن غاية معرفة هو بعض كمالات الله سبحانه وتعالى أما الإحاطة بحقيقة ذات الله وبحقيقة كمالاته فلا يحيط بها العقل البشري لذلك لم يمنع أهل السنة كون الله موصوفا بإتفاق لا يمكن إدراكها للعقل البشري غير هذه التفاق دارح كتب المسألة طاره نعم مشكينا يسأل لها إيجاد كل ممكن وإعذاب مشكينا أو إعذاب لأنه كل من الإيجاد كل من الإيجاد والإعذاب مم مم مم مم مم مم مم مم مم مم مم مم مم مم مم مم مم مم مم مم مم لا نقص الممكن يمكن اعدامه ويمكن ايجاده كل من, من ايجاده واعدامه ممكن لله سبحانه وتعالى لم يكن هو نعم هذا محل المحظور لذلك بعض العلماء قالوا ايجاد كل ممكن او اعدامه لكي يفر من هذا الاشكال والمعنى واحد ولا اشكال طبعا نعم قال على وفق الارادة لماذا قال على وفق الارادة لان القادرة الفاعل إذا فعل فعل إذا فعل فعلا بلا إرادة يكون مضطر ومجبوط وغير غير عالم بما يفعل أصلا لذلك الله سبحانه وتعالى إذا قلنا إنه قادر فكل أفعاله تكون على وقت إرادته تكون على وقت إرادته والإرادة قال وحقيقة الإرادة صفة أزالية أيضا لاحظ نفس النفق ونفس الأسلوب من قال على وقت الإرادة عرفوا الإرادة بنفس التعريف كل قيود التعريفات يسمى قيد قيد قيد او الى شره كل قيود التعريف يقال فيها الراقلناه سابقا في القدرة سفة لاننا لا نعلم حقيقة الارادة اجالية لانه يتحيل على الله تعالى وان يتكفه صفة حادثة يتأتى بها هذا ذكر الحكم المخطوع به من الطفة. ما هي وظيفة الصفة التي هي الارادة يتأتى بها تخصيص ممكن ببعض ما يجوز عليه ايه على وضع العلم لأن المريض يستحيل أن يكونها مريضا لشيء لا يعلمه القدرة تتعلق بالأشياء إيجادا أو إعداما على وقت الإرادة الإرادة تتعلق بالأشياء إيجادا أو إعداما تخصيصا يعني لها على وقت إيش العلم لأن الإرادة لو تعلقت بالأشياء تخصيصا لا على وساط العلم للفحالة ذلك مستحيل يعني, شيء يعني نوع من العبت كيف ترجيح بلا مرجح يصير ولكن القدرة بناء على الإرادة الإرادة بناء على العلم لذلك يقال على هذه الصفات كما في صفات مترتبات صفات مترتبات وإذا ثبت للذات كونها موصوحة بالقبرة والإرادة والعلم ثبت كونها إيش موصوحة بالحياة هذه الصفات صفات مترتبات يعني كل وحدة تترتب على الثانية. تترتب على الثانية من حيث وجودها، أم من حيث تعلقها، من حيث تعلقها. طبعا ليش كل ما من حيث تعلقها لا من حيث وجودها؟ نيم يدور على السؤال ويعطي بقية الشيء هذا. قال لنا كل أسهم أذلي والثالي. بارك الله فيك طبعاً. لو قلنا انه لو قلنا انه استفاد كل منها تترتب على الاخرى من حيث وجودها لطهرت معنى الكلام انه العلم يوثب الإرادة وللا يتترتب القدرة ولكن لو اعرض ل... العلم لارادة والارادة القدرة صارت الاتفاد حاجمة وهذا باطل ليس ايضا لانه كل اتتفاد قديمة واذا هو القديم لا يترتب على غيره من حيث الوجود ولكن ترتبها كما قال العلماء هو ترتب في التعلق ايش يعني ترتب في التعلق في التعلق يعني في العقل يقول انه يستحيل ان يكون الواحد قادرا الى مريدا الا اذا كان مريدا يستحيل ان يكون المري... الواحد مريدا الا اذا كان عالما يستحيل هذا التحالية عقلية ويستحيل ان يكون مريدا عالما قادرا الا اذا كان حيا لان الجماعlevant لا يكون عارم ومريد والاخرية ويستحيل ان يكون قادرا مريدا عالما حيا ويكون ايش معدوما فيجب ان يكون موجودا هذه مترتبات ترتب عقلي لم فكاته لا لذلك اهل السنة عندما بناء على هذه المفاهيم عندما جاءوا لإثبات وجود الله اول صفة اثبتوها القدرة القدرة بسجود صفة القدرة ثبتت كل اثبات هذا ليش بتوسط العقل فقط ما هو الوجود انت ادرسه هيك المباشرة اثبتت وجود الله بمراحبة افعاله لان الكل كما سنأتي اليه انه ننظر في العالم فمر فيه انه متغير والتغير يدل على الحدود كما سوف نوصل ذلك ان شاء الله في محله والحادث لابد له ايش؟ من محدث المحدث, المحدث يدل ان يكون قادرا يعني عند نادي بناء على دليل الحدود ذلك تصير بالتلازم العقلي القدير يستلزم مريد القدرة تستلزم إرادة والإرادة تستلزم علم وكل هذه تستلزم حياة وكل هذه تستلزم وجود إيمان الله سبحانه وتعالى إيش؟ هذا كلهم الوجود لذلك احتاج علماء الأشرار وكل علماء أهل السنة وكذلك المعتذلة بدليل الحدوث ليش لأن أقوى الأدلة إثباتا وأقربها وصولا وفهما بالنسبة للناس وبإثبات وب بتقرير دليل الحدوث يمكن إثبات كل هذه الصفات دقة واحدة، ولكن دليل الإنكار كما سوف نشير إليه إن شاء الله في في محله لا يمكن به إلا إثبات أصل الوجود أو أصل القدرة أو أصل العلم بعضها دليل ال اللي هم سموه دليل الإبداع والإتقان أهل السنة يحتجون بهذا الدليل مش على وجود الله مش يحتجون به على نفس الله بل يحتجون به على علم الله اتقان الصمع دليل العلم حدوث الصمع دليل القدرة وضحية المسألة وإن لازم بعض ذلك في مقدمات أخرى أنه لا بد لإتقان الصمع من القدرة ولا بد للقدرة وهكذا ولكن الدلال المباشى يقول الإتقان على العلم و... وللحدود بلالة مباشر على ايش؟ على القدرة كل واحد يرد على مذهب من المجاهد كل واحد يرد على مذهب من المذاهب الاخرى وطبعا الذين ويبطلون حقيقة الاستدلال بمذهب الاساعرة يفلطون يقول احنا نستغل على وجود الله بايش؟ بإتقان الصمع لا يعني هذا الاستدلال لا يصح إلا بمعنى على مقدمات مخفية مقدمات انت بشاجة لإثبات حبعد ذلك ليس لانه الخلاصفة يقولون في هناك إثبات طنعة ومع ذلك لا يقولون بقدرة لله لا يقولون ان الله قدير ولا يقولون ان الله عالم بل يثبتون يقولون إتقان الصنعة يستلزم إثبات العلم وإثبات العلم يستلزم ثبوت العالم فلا يثبتون بالله إلا العلم واشك في ثم يقولون ان العالم يثير عنه لمجرد علمه بذاته وينفون القدرة والإرادة لانهم يعتمدون على هذا النقص لذلك إذن رجل في كتاب مناهج الأدبلا أراد لطراجته أن يبدل ذلالة ولما أهل السنة على إثبات وجود الله وكتبه من ذلالة الحدود إلى ذلالة إبقاء صنع فقير ليس لمراشح على نطاق الفلاسفة المتقدمين وتذيل من المعاصرين اللي هي اغطروا بمثل هذا الاستدلال وانه انه شيء يعني خطير وعنيس يعني شيء لم يكن يتطوره المتقدمون ولم يكن يعقلونه اصلا هؤلاء المتقدمون فقالنا عم نحن نستدل بايش بدليل الاتقان وباطلوا عن انه دليل الاتقان استعمله علماء اهل السنة للاستدلال على ايش على علم الله ثم يحتاج بعد اثاث علم الله إلى وثائق اخرى وادلة اخرى لإثبات كونه قادرا مريضا وإلى اخره اما تعتمدهم اطالقة على ايش على دليل الحدود. بدليل الحدود يثبت العلم والارادة والحياة والوجود والقدرة واضح بحكي في ان شاء الله أصلي. نعم اكثر من فرقة اقامت قصصها على مقد دليل الحدود مقد دليل الحدود دليل الحدود دليل الحدود دليل الحدود نعم طيب اتفاقهم على غير اتفاقهم ايش اتفاقهم على المورد النتيجة هي اتفاقهم على حل المسألة وطرق حلها صحيح نعم ما لي شكك في دليل ال من جهة ضغط مطلق مطلق وليس شكك يعني هو دائما إحنا بنقول يعني هذا هذا شبه من الشبهات التي يعني يعني يتكلم بها بعض الناس إنه ابن رشد خالف, خالف في دليل الحدود ابن تيمية خالف في دليل الحدود ألا هل أليس يستلزم هذا أن دليل الحدود نفسه محلش بنخذه يعني انت تستدل بالخلاف يعني باختلاف الناس على نتي الظليل خطأ هذا ليس ليس له وجه من الاستلاف كما يقول لك انه بما ان الناس اختلفوا فقسم منهم اكبر وجود الله والقسم منهم نتا وجود الله اذا ثبوت وجود الله محل شك. هذا استدلال بالخلاف على قبل الشر هذا استدلال باطل. بل الاستدلال الصحيح بانه بالإجماع إذا اجتمع الناس على إثراف وجود شيء فهذا دليل على ثبوت هذا الشيء ولكن لا يستدر باختلاف الناس على عدم وجود أطل مختلفه وأحكي في المسألة وهذه طريقة من طريق المذهب العلماني المعاطر يقول دام الخلاف حصل بين الناس في أنه في أبيان أو في وجود إله أو عدم وجود إله أو في أن الدين الحق هو المطرنية أو, أو اليهودية أو الإسلام أو غيرها من الأبيان فلنترك هذا المحل الخلاف ونترك لكل ربان في نفسه لأنه هذا يشكك في أصل قبول مدعى كل واحد والخلود هي حرية شخصية واضح في المقالة هذه طريقة من الطرق المذهب العلماني في في الالتفاف والمنهجية ولكن الحقيقة إنه لا يستدل باختلافنا على بطلان أصل ما خالفه فيه غاية الأمر إن نعم سلمنا إنه طلبه وخالفوا في هذا الأمر. ولكن من قال لك أن الشيء الثابت يصبح خلاف الناس فيه؟ من قال لك أن الشيء الثابت يصبح خلاف الناسين؟ الناسين؟ هل قال أحد بذلك؟ لا طبعا. إذ الناس اختلفوا أطلا في أصل وحدانية الله. فهل هل وحدانيات الله تقبل عندك أنها تكون ثابتة أو غير ثابتة؟ لا. ومع ذلك وجود الله اختلفوا فيه. قدرة الله اختلاف فيها، وغير ذلك من الأمور. التل... علم الله بالجزئيات اختلاف فيه. بحكي عن الناس زملاء. هل هذا يستلزم أن الله سبحانه وتعالى لا علم الجزئيات لا قطعاً. فإذا الاختلاف في أصل الدليل لا يستلزم بطلان في الدليل. ورثاً إذن الحجة في بعد ذلك الحجة والمرجع في سؤال الدليل هو رث الدليل. ليس لأن بقول العلم والدليل هو حجيتهم ذاتياً. يعني احنا غاية الامر جنيزي نحكي ما هي الشبهات التي احتجرنا الخلاسكة على بطلها دليل وشدوث وفنأتي اليها دليلا دليلا خبها شبهات واندين وجه البطلان منها فاذا اضطلنا جميع الشبهات انتهى بطلان الدليل فتبت الدليل فالي المسألة ورح ان شاء الله كيف في الكلام نعم والذي, والذي يجوز, يجوز والذي يجوز, يجوز, يجوز على الممكنية المتفاضلات والسجفة التقابلات الستة وهي ستة تقابلها ستة الودود والزمان المخصوص والمكان المخصوص والمصدار المخصوص والجهة المخصوصة وصفة المخصوصة مع مقابلها وهتان الستةان تطلبان أمرا زائدا على قيامهما بنحليهما وهذا الطلب يسمى تعلقا. رائط اللطيف نعم إذن الذي يزور على الممكن هي المتقابلات المتقابلات الستة إيه يعني المتقابلات الستة قال هي ستة تقابلها ستة كيف يعني؟ مش و ستة ستة مش ستة ستة تقابلها ستة الأمر الأول الوجود مقابل الوجود إيه؟ كل ممكن إما أن يكون موجودا أو معدوما ستة تقابلها ستة الوجود يمكن مثلا من الممكن وجود إنسان جديد مثلا زيد أو عمر هذا ممكن وجود العالم كله ممكن، انعدام العالم كله ممكن. هذ الأهم وجود رياح ممكن، عالم وجود رياح ممكن. كل ممكن يصح عليه الوجود ويصح عليه العدم هذا رقم واحد. الثاني الزمان المقصود ومقابله. كل ممكن يمكن أن يوجد في زمان وفي زمان آخر. يعني اللي يمكن أن يوجد الآن يمكن أن يوجد قبل الآن ويمكن أن يوجد بعد الآن. ولكن لماذا وجد الآن اختيار القاصر، الاختيار الذي نحن واختيار الفاعل المخلص؟ ايضا المكان، هذا الكأس مثلا يمكن ان يوضع هنا، يمكن أن يوضع هنا. المكان المقصود هذا ممكن. ايش قال ايضا المقدار؟ هذا الكأس ممكن أن يكون اكبر الصانع اللي صنع هذا الكأس ممكن أن يكبره، ممكن أن يضخره. المتبادل المقصود ممكن من الممكنات، وهكذا الجهة المقصودة هنا وهنا وهنا إلى آخره، والستة المقصودة شكله، مثلا، وهكذا تتطبق هذه الأمور اللي نسموها المتقابلات الستة تطبق على جميع الممكنات. الآن إذا جاز للممكن، إذا جاز على الممكن هذه المتقابلات الست مع مقابلاتها المتقابلة ستة يعني هذه ستة مع متقا مع مع ما يقابلها. فما هو الذي يختص الممكن ببعض هذه المتقابلات؟ الإرادة. الإرادة. فما الذي يختص الممكن ببعض ما يجوز عليه؟ إيش الذي يجوز عليه؟ بعض هذه المتقابلات ستة. وأذكر في المسألة بعضها. ما الذي يختص الممكن ببعض ما يجوز عليه؟ هو الإرادة. إذن لما نقول الإرادة تختص الممكن ببعض ما يجوز عليه عرفنا إيش معنا ما يجوز عليه. تخصص يعني تحدد للممكن شيء من الاشياء من هذه المقابلات اما موجود او معلوم اما موجود الان او قبل الان او بعد الان اما انه موجود الان وبعد الان في نفس الوقت يعني مستحيل وهكذا اما ان يكون كبيرا او ظهيرا وهكذا الذي يخصص الممكن ببعض ما يهد عليه هو الارادة قال وهاتان صفتان تطلبان امرا دائما على قيامهما بمحلهما إيش عين تطلبان أمرا زائدا على قيامهما بمحليهما إيش هو محلهما بالذات إيش ما تطلبان أمرا زائدا على قيامهما بالمحليهما أيها تتعلقان بأمر ليس هو عين الذات لاحظ كيف المسألة تتعلقان بأمر ليس هو عين الذات ولا صفة للذات يستحيل أن تقول إن القدرة والإرادة تتعلقان بصفة من صفات الذات أو تتعلقان بعين الذات وإلا لو جاد لك ذلك لجاد أنك تقول إيه؟ أن الله سبحانه وتعالى يقدر على نفسه أو أنه يريد لنفسه أن يجد لنفسه صفة معير وهذا باطل لا يصح لإستلجام حدوث الصفات وطوءها على, على الله سبحانه وتعالى طب ما هو الأمر الذي تطلبانه هذه الصفات ما تتعلقان به من الحوادث والممكنات والموجودات والمعلومات وغير ذلك بس إذن متعلق الصفاء إيش هو؟ ما تتعلق به الصفاء. صار في عن الصفاء، وفي عندنا متعلق الصفاء، وصار في عن النسبة بين الصفاء وما تتعلق به. هذه ثلاثة أمور. ثلاثة أمور: الصفاء، متعلق الصفاء، والتعلق نفسه. واضح كيف المسألة صارت؟ علماء أهل السنة بيقولوا نفس الصفاء هي ثابتة في الذات، قائمة في الذات نفسها. متعلق الصفاء يستحيل أن يكون أن يكون قائما بالذات، يستحيل أن يكون محله هو عين الذات الإلهية، يستحيل متعلق الصفاء التي هي القدرة والإرادة يستحيل أن يكون قائما، ويستحيل أن يكون محله هو عين الذات. ليش؟ لأنه يلزم على ذلك ان الذات فتت بصفة حادة، لأنه اسمعنا إنه القدرة إيش القدرة؟ إزالة إعدام فالمتعلق القدرة موجود وم... أو إما إزالة أو إعدام فيقتل متعلق القدرة اللي هو وجود أو عدم محل الذات لطاله هناك تجويز أيام حواله أو إعدام أمور في الذات وبحكي وكذلك الإرادة لأنه صفاتين متلاقيين ذا إرادة والقدرة لا إشكال لذلك محل محل تعلق الإرادة والقدرة يستحيل أن يكون عين الجهة الإلهية لا هاتي هاتين السفتان إلا بالممكنات وهذا الطلب يسمى تعلقا بس. هذا الطلب يسمى تعلقا إذن هناك في صفة جهة وفي نفس التعلق فيه المتعلق به اللي هو المخلوقات نفسها قال وللإرادة كما قيل تعلقات ثلاثة طبعا احنا قلنا كما قل إشارة إليه تضعيقه ثلاثة سلوحي قديم وتنجيزي قديم وتنجيزي حادث التحقيق أيضا لما أهل السنة أن تعلقات الإرادة هي فقط تعلقان اثنان فقط سلوحي قديم وتنجيزي قديم طبعا أما التنجيز الحادث ثلاث وزه له لأنه هو عين ظهور التنجيز القديم وهذا ما أشرت إليه في الحاشية إيش يعني تنزيز قديم وتنزيز حادث؟ فمن شاء الله خلقنا الصحوة بعد قديم. قال والقدرة لها تعلقان اثنان فقط. وهما صلوي قديم تنزيزي حادث. الآن إيش معنا؟ الآن لحظ إحنا صرنا نضيف بعض المصطلحات والتفاهيم الأخرى غير معنى الطفة وغير معنى خفايف الطفة ووظيفتها وضيفتها. في إشي اسمه تعلق. مستلما التعلق فصرنا لأنه هو عبارة عن النسبة. بين الصفة وبين المتعلق بعد هيك نفس التعلق هذا نفس هذا التعلق قد قسمين: نراك قديم وتنجيزي إما قديم أو حادث صلوحي قديم وتنجيزي إما قديم أو حادث ان شاء الله يعني بعد قليل ان بعد أن ننتهي من الكلام على العلم سوف نوضح الفرق الدقيق بين هذه التعلقات والفرق بين الصلوحي والتنزيذي والتنزيذ القديم والتنزيذي الحادث ولكن الآن نكتفي بالمرور عليها هنا حتى نتم الكلام على العلم ثم نرجع ونذكر القاعدة الكلية التي منها تنبط العلماء ايش هذه البقسمة لماذا قالوا ان هناك فيه تعلق صلوحي وتعلق تنزيذي ما هي العلة في ذلك ورحمة الله كيف الكلام هل نزمل مع وتتعلق هاتين الستتالى بالممكنات فقط نعم لماذا لا يتعلقان الا بالممكنات نعم فلا, فلا يتعلقان إذا بواجب ولا مستحيل لاحظ كيف الابط فلا يتعلقان اذا بواجب ارى مستحيل لماذا قال وتتعلق هذا الستتالى بالممكنات فقط هل هذه المتقومة جديدة هل هنذكرها تابقا ونذكرها في, في نفس التعريف قال فلا يتعلقان هذا بدي, بدي يفسر يريد أن يفسر لماذا لا تتعلقان لا بالواجب ولا بالمستحيل اللي هو الجواب على السؤال الذي سوئ القدل لماذا قال فلا يتعلقان إذن بواجب ولا مستحيل ليش لأنهما لأنهما إن تعلقتا بإنجاب الواجب لازم تحصيل الحاصل وهذا باطل عقلا وإن تعلقتا بإعدام الواجب لازم قلب الحقائل فالواجب لا يمكن أن يحمى لأنه إن ثاني أصبح غير واجب ويستحيل أن يكون الواجب غير واجب وكذلك المستحيل إن تعلق فاب إعدامه نزل تحصيل كيف؟ هذا الواحد يصرح إحنا ضعنا وربضيه ولا إسم نفهم المسأل شوي شوي أول إسم ما نعرف ما هو الواجب إحنا عرفنا ما هو الواجب ثابقا في أول الدروس كل ما هو الواجب نعم ما لا يتصور في العقل إيه يستنتفاوه ما هو المستحيل؟ ما لا يت في العقل وجوده. مثال الواجب إيش؟ الله, الله. وجود الله. مثال المستحيل؟ وجود شريك لله سبحانه وتعالى. هذا مستحيل؟ إيش يعني مستحيل؟ يستحيل أن يصدق العقل ثبوتهم. يستحيل أن يصدق العقل ثبوتهم. مش إنه يستحيل أن يتوهم العقل؟ يستحيل أن يتوهم الإنسان ثبوتهم؟ لا الوهم حاضر. لذلك فيه هناك مشركين ولكن هذا المشرك لو قلت له ما الدليل العقلي على تبوث هذا الإله الآخر لم يستطع أن يأتي لك بالدليل بل أنت تأتي له بالدليل على امتناع هذا الوهم الذي فوقنا المستحيل هو ما لا يتصور, يتصور في, العقل في العقل ما قال في الوهم؟ في العقل، يعني في التصديقات العقلية والأدلة العقلية ما لا يتصور في العقل عن المستحيل وجوده وعن الواجب انتهى. مثلا الواحد واحد زائد واحد هذا يساوي اثنين صح؟ هذا مستحيل ولا واجب ولا ممكن. يعني بتقول انه واحد زائد واحد قيمة يساوي يساوي إمكاناً ولا يساوي استحالة ولا يساوي واجوباً واجوباً صح ولا؟ بس أن لا يكون الواحد زائد واحد يساوي اثنين. مش انه يمكن. يجب معنى القضية هذا أن يجب أن يكون الواحد زائد واحد يتويث من يستحيل أن يكون الواحد زايد واحد لا يساوي من و أن يكون واحد زائد واحد ممكن يساوي من فقط احتمال واحد واجب الآن لو قلت أن القدرة تتعلق هذا معنى الواجب وهذا معنى المستحيل الآن ما معنى تعلق القدرة والإرادة تذكير بالذي باللي... قلنا قبل قليل تعلق القدرة هو تعلق ايش ايجاد او اعباد واحنا بنشوف في عنا ممكنات وفي واجبات وفي مستحيلات بدنا نفرض نريد ان نفرض ان القدرة تتتعلق بكل كتن من هذه الاقصام ونشوف ايش بطير بعد هيك مش هيك الاستدلال العقلي بيعمل في عنا ثلاث اقصام ممكنات واجبات مستحيلات في عنا شيء اثم تعلق القدرة حتى هنا إما إيجاد أو إعذار. إذا إذا علقنا القدرة بال بالممكن ما معنى تعليق القد تعليق القدرة بالممكن إيش معناه إما إيجاد الممكن أو إعذار الممكن. فلما هو التعليق القدرة بالإيش بالممكن بدنا نمشي فيهن على الثلاث ما الذي يحصل عندما نعلق القدرة بالممكن هل يحصل شيء مستح مستحيل مثلاً أو الشيء لا يقبله العقل؟ الممكن هو أصلاً الممكن تعريفه هو الذي يقبل الوجود العدم. فإذا تعلقت القدرة بالممكن اللي فرضنا إنه يقبل الوجود العدم هل يلزم من ذلك استحارة؟ لا. إما أن تتعلق القدرة بالممكن تعلق إيجاباً فيوجد الممكن ماذا في ذلك؟ ناشي. لا شيء. ثلاث وإما أن تتعلق القدرة بالممكن تعلق إيجاباً في عدم في الممكن ماذا في ذلك؟ إذا تعلق القدرة بالممكنات صحيح أم باطل؟ صحيح انتهينا من هذا القسم هذا شوف ديك الشغلة صارت الآن خلينا نعلق القدرة وكذلك الإرادة لأنهما فتتان متلازمتان مع بعض أثرهم واحد تعليق القدرة لنفرد تعليق القدرة بإيش بالواجب إيش معنى الواجب هو الثالث الذي لو يقبله الانتفال إيش معنى تعليق القدرة بالواجب, بالواجب؟ إما إيجاده أو إعدامه إما إيجاده أو إعدامه. لو قلنا أن القدرة تتعلق بالواجب تعلق إيجاداً، فهو أصلاً موجود. تحفي الحاضر المطلوب. صح ولا؟ هذا باطل أيضاً. هذا القسم باطل. لو قلنا أن القدرة تتعلق بال... بال... بالواجب تعلق إيش؟ إعدام. ثم أخذ للمضفر الواجب. ونحن ونحن خرط ما هو واجباً. واضح كيف الكلام باطل. كذلك المستحيل نفس الشيء. لو فرضنا تعلق القدرة بالمستحيل فإما أن تتعلق بالمستحيل تعلق إيجاد أو تعلق إيش إعدام. إذا تعلقت القدرة بالمستحيل تعلق إيجاد لو طلع قطنا بطل المستحيل ونحن فرضناه إيش مستحيلا إذا تعلقت به تعلق إعذام مستحيل حاصل إذا حاصل الكلام ان القدرة لا تتعلق إلا بالممكنات لا تتعلق بالواجبات ولا تتعلق بالمستحيلات لماذا قلنا لا تتعلق بالواجبات والمستحيلات لأنه على كل أوجه التعلقات يلزم اضحاياه، فإذا طردنا كل وجود التعلقات ولذ التعلقات ولذها من ها الاضحايا، إذن يستحيل الفرد أصلاً. إيش هو الفرد؟ اللي هو أصل تجويز التعلق بالمستحيل والجائز، بالمستحيل والواجب والواجب. إذا بقي أصل التعلق بإيش؟ بالامكنة. من الأمثلة على ذلك هذه القاعدة وهذا خلاصة ما ذكرة هنا فقط. من الأمثل على ذلك أن يقال الله سبحانه وتعالى هل هو واجب أم مستحيل أو ممكن واجب, واجب. فلنفرد تعلق القدرات به بذات الله سبحانه وتعالى من حيث وجودها إما أن تتعلق به تعلق إيهاد أو تعلق إعدام هل يجوز أن يقال إن الله سبحانه وتعالى أوجد نفسه مستحيل لاحظ كيف المسألة صارت لا تتعلق القبرة بالله سبحانه وتعالى لا تتعلق إيجاد ولا إعداد هل يجوز أن يقال أن الله سبحانه وتعالى يعجي مناقصة؟ مستحيل لأنك لو أدرت ذلك لكان الله غير واجب وقد فرضناه إيش؟ واجبا التبديس بحالة كذلك تعليق القدرة باستثاة الإلهية نفس الشيء لأن كل الصفات واجبة للذات ليست مستحيلة واجبة للذات فإذا قلنا أن القدرة تعلقت بالإرادة فأولى نفس الإرادة هل هذا صحيح؟ لا على، لأنه طلبناه صدقة واجبة فلا لا يمكن أن تتعلق القدر بإزادها، لأنها لو تعلقت القدر بإزاده طلبها حادثة ممكن يعني، وقد طلبناها واجبة، طب لنفعل المستحيلات، كما ينعم بعض الناس إنه الله سبحانه لا يمكن أن يفعل المستحيلات، مشيك بعض، واحد إذا حزن يقول يمكن أن نفعل المستحيل، يا الله سبحانه على بعض المستحيلات كالشريج. وبالدائمية يقول من قال لكم أن كور الله سبحانه وتعالى جسما هو مستحيل وهكذا لأطرد تعالية القدرة بالمستحيلات من المستحيلات إيجاد إله آخر من المستحيلات الإله الآخر نفسه هو نفسه مستحيل تعليق القدرة بالإله الآخر إيش معناه؟ دلع. إما إيجال وإعدام إذا طردنا وجود مستحيل يلدم مستحيل وإذا طردنا إعدامه أيضا مستحيل لأنه أطمن منعدم فإذاً القدرة والإرادة لا تتعلقات إلا به هذا هو تقريبا مش تقريبا يعني هذا بالضبط تفصيل لحقيقة الاستدلال. في واحد عنده إشكال في في الشواء عنده إشكال في نكمل؟ خلونا نترمي وإن تعلق تابي قلب الحقائق وكلاه باباطن فالمستحيل لا يقبل الوجود. لا حكيت الكلام فالمستحيل نفسه لا يقبل الوجود نفس المستحيل لا يقبل المشهد لا يقبل وجود لا لا يقال ان المستحيل يقبل ولكن الله عاجز عن ان يولده مستحيل هذا هذا الكلام في حد مستحيل ولكن نفس المستحيل هو نفسه غير قابل للوجود كل شيء قدير لأن حقيقة قادر من له قدرة ومن السنة عبد الرسول صلى الله عليه وسلم في أسماء الله تعالى اسم القادر نعم ودليل إرادة من الكتاب <تصفيق> طبعا هو في الدلالة أنه بد لكل قادر أن يكون أن يكون له قدرة ولا لا. التلازم بين تلازم لكونه قادرا وبين إثبات القدرة هو تلازم لغوي مع الاستعمالات العادية نعم وجميل الإرادة من الكتاب قوله تعالى فعال لما يريد ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله كان وما شاء لم يكن واجمع أهل السنة على أن الله تعالى متصف من قدرة والإرادة وأن ذرهان العقل فسيأتي طبعا هذا هو النطق اللي, اللي مشينا عليه في هذا الكتاب نذكر نتصف على ذكر الأدلة النقلية ثم الأدلة العقلية أفرضناها في باب خاص في الكتاب بعد حوالي 10 أو 15 صفحة نذكر أذن الله العقلية على كل هذه المطالب. نعم ملاحظة. مم. نعم إشواج الصوان. نعم هذا هو ال... هذا النص نص حديث أثبت في صلب من الأحاديث الأخرى التي وردت بأنه ما لم يشأ لم يكن. وأنا ذكرتها في الحقيقة. الحديث الروايات الأخرى ذاتها في الحاشية ولكن أنا اخترت أن أورد ما شاء الله كان وما شاء لم يكن لأدل على أنه ليحير إلى أنه تعلق القدر الإرادة دائما تعلق ثبوتي إيجابي وليس تعلقا فلبيا يعني دائما الله على يريد مش أنه لا يريد وتحدث الأشياء إذا شاءها مش إذا لم يشاءها لا تحدث هي أصلا لا توصف بالحدوث أصلا ف. هذا هو الفرق بين مذهب أهل السنة ومذهب المعتذلة الإرادة عند المعتذلة سلبية لذلك يقولون الله سبحانه يصدقون على الله سبحانه وتعالى إنه مريض لمجرد أنه لم يعترض ولكن أهل السنة يقولون هو مريض لأنه خصف الممكنات على ما هي عليه مش لمجرد أنه لم يعترض فهذا هو فرق أيضا دقيق بين مذهب أهل السنة وبين مذهب المعتذلة وغيرهم طبعا من المذاهب لذلك هنا اخترت أنا هذا النص بالتحديد بحديث هذا بهذه الصيغة للاستجلال على سون الله سبحانه وتعالى مريد ما شاء الله كان وما شاء لم يكن مش لم يشاء لم يكن مع انه واردت رواية اخرى وما لم يشاء لم يكن ولكن يعني احنا بنقول انه معناها هي نقص هذا المعنى والفرق لغوي محض نعم ملاحظة الممكنات على اربعة اقصاد ممكن الوجود والقضاء وممكن موجود الآن وممكن سيولد في المستقبل وممكن علم الله تعالى أنه لا يوجد كلمات أبي جهل وغيره من الكفار الذين ماتوا على الكفر جميل الممكنات على أربعة بقسام هذه عبارة عن يعني ملاحظة كابعة يعني عبارة عن زيادة نكتنكات بسموها نكتة يعني, يعني مش نكتة باتباحة يعني نكتة لطيفة لطيفة يعني إن الممكنات إما أن تكون بعض الممكنات موجودة طيب غير موجودة او كانت موجودة ثم عدمت او كانت معدومة ثم تسجدت او, أو انه لا توجد مطلقا وكل هذه الاختام لا حالة فيها طبعا هذه الانكتمش ليس ان الغلماء يذكرونها لانها لا يترتب عليها شيء بل يترتب عليها شيء لان بعض المبانب وبعض الفرق الفلسفية تقول ان كل الممكنات يجب ان توجد وعدك كيف المسألة كل الممكنات يجب ان توجد وبناء على هذا الكلام يقولون بان الله سبحانه وتعالى قيادٌ للوجود يعني دائم الوجود ودوام وجوده اللي هو إيجاد الموجودات ليس متوقفا على إرادته فكل ما كان فيه قابلية الوجود فيجب على الله سبحانه وتعالى أن يجدها لأنه لو كان هناك شيء فيه قابلية الوجود يعني بعض الممكنات ولم يوجدها هالل... يوجد الله سبحانه وتعالى كان هذا بخلا من الله هذا هيك بيتكلموا هيك بيقول ولكن كل كلامهم هذا تنام خطابي لقيمة له أصلا كلام خطابي لا قيمة الله لذلك قدرنا أهل السنة قالوا هناك بعض الامكنات قد لا توجد أصلا وهذا فيه نتب عشان هيك هم أثبتوا نفيا الإرادة مش نتب أثبتوا نفيا الإرادة وطرحوا بأنه لا إرادة لله هذا بالجام واضح وذلي نعم <تصفيق> على الإرادة نعم طيب أنا أعرف إيش تمسك <متحدث> فهذا موشكي له والله أنا أعرف يعني اه... أنا موضي مفوق أقول موضي يعني ما هو اللي تبتحكي برضه ليس مثله زي واحد بيحتلاء هو فيه فيه له شرح ليس له شبه ولا عدل. واحد بيجي بيحتلاء لا له شبه. ولكن من جهة روسة جهة ليش؟ هو هو نعم هذا أضعب العلماء طبعا يعني المحققون العلماء اللي بفهموا إيش معنى حقيقة هذا القول يكثرون من قال به أصلا لأنه لأنه يلزم علينا في القدرة والاختيار و... والقدرة والاختيار هي أعظم صفات الله سبحانه وتعالى بل قال الإمام الراقلاني أعظم صفة يتميز بها الله سبحانه وتعالى عن غيره هي قدرة أبدا كما تخالف النفس الآن آل الدنيا والحياة الدنيا في الأشرة في نفس الوقت طبعا بنا راكنا الظن طبعا إذا بديت فرما على ثلاثون سنعكشين يمزين من الجنة مثلا بطبع ولكنهم طبعا تهربوا من هذا بحصولة لا الجن لا يمكن أن توجد إلا بعد وزود الدنيا طبعا من وين جبتوها؟ من وين جبتوها؟ والله سبحانه وتعالى في نفس القرآن تقول لو سأى الله سبحانه وتعالى أن يعجم الكون كله في هذا اللحظة من سيمنعه بس كلها تحكمات محظة مدنية على مدارك باطلة نعم ورد تعلق بكل من الأقسام الثلاثة الأولى قطعا. الثلاثة الأولى قطعا؟ ممكن وجود القرار. ممكن وجود القرار؟ ممكن الآن. الآن. ممكن جميل. نعم. وأما القسم الرابع ففي خلاف ووضحو صاحب إضاءة الدنيا بقوله بيكي. قبل أن نوضح الخلايا كما وضعه صاحب إضاءة الدنيا. بدي واحد يوضح الخلايا قبل أن يوضحه صاحب رؤية على الطواع لسابقا. ايه الفرق الاختلاف اللي ممكن يصير فيه مم. يعني واضح السؤال نعم مم. ممكن ممكن تمام الله الله جميل هذا محل الاختلاف اللي لي فحلقتك انت لحظه غير ما حكيت لي ايش نعم الخضره تعلق في هذا ممكن اذا كيف يعني وجه الخلاف بالضبط نعم نعم من هذه الناحيه نشا خلاف انه بعض العلماء قال لما علم الله سبحانه وتعالى أنه لا يظلم قالوا طب إذا علم الله أنه لا يوجد إذا مستحيل أن يوجد فهل الإراده والقدرة تعلقان بالمستحيل نزاع هنا نزاع الخلاف رأيت وجد السؤال إذا في نزاع للخلاف طب حل هذا الخلاف ورح ما ما نزاع الخلاف إنهم ضمنوا أن الله سبحانه وتعالى عندما علم أن هذا الممكن لا يوجد فقالوا عندما علم أنه لا يوجد يستحيل أن يوجد لأنه لو وجد لكان علمه ذهلاً والمستحيل أن يكون علم الله ذهلاً إذا هو مستحيل أن يوجد طيب إذا كان مستحيل أن يوجد فهل ستعلق القدرة والإرادة به؟ ونحن قلنا إن القدرة والإرادة تتعلقان بإيش؟ بالممكنة وحكمنا على هذا بإنه إيش؟ مستحيل هنا ما ننشأ ليش كاله؟ ما الزواب عليه؟ كيف الزواب؟ نعم القدرة والإرادة هي تتتعلق بالعلم إذا العلم على ما تحكي لي لا بدك اكد مش تتعلق كيف تتعلق يعني العلم يستند يستند منه يعني طالب مثلا قديم ومريض يستند من كل عالم فطر طريقه مثلا فطر طريقه فتقدر تستخدم القواعد العلم نفسه زي لما تدرس هندسه بدك تحكي فيكتور مش فيكتور بتفك مش مكتبه واحد يعني مكتبه <تصفيق> <تصفيق> تحول لافهم بتقوم بتتعلم هندسه بدك تتعلم مصطلحاتها بتعلم ان العلم التوخير في المصطلحات نتعود على بقدام المصطلحات عشانه يجيما واحد يجاوبني انا جواب يعني عادي من دون مصطلحات لا بحكيره بدي يتزاودني بالمصطلحات نفسها ماشي؟ نعم أو... طبعا كل العلم الإقراطة الطارح كله هو المصطلح القدر الإرادة السيد بنية الله سبحانه وتعالى العالم أصلاً علم الله سبحانه تعالى تعلق بعدم إيمان أبو جهل ولا يجوز يعني الإرادة لود من يعني اتصالها بالعلم تلزمه بالعلم فيستحيل إيجاد الإيمان هذا. ها يعني استحالة الإيجاد هذا إيش يعني أنت بتقول من يقول استحالة تعلق الإرادة تعل بب بما علم الله سبحانه تعالى ما هو لا يقول. شاب البلاو معناه ما يستحيل ان تتعلم بالغرب باستوى من الوضوء هذا من الوضوء طيب دا اه... انه الايمان هو ممكن عقلي هاي اه... رقم واحد ماشي اه... لكن بالنسبة اللي ممكن عقلي ممكن عقلي لان الان رادي اصرفنا هذا الممكن بعد الوضوء ليش انا يعني بصاع الزوج الأراضي طبعاً إحنا نقول رشلون يعني مو من ممكن ممكن مش مستحيل لإمرأة بالإدارة مش مستحيل وضعتها في ممكن تبدأ بريها الكويتة كل بضاعتك في ركب الأبلة ومشي فيها على القواعد اللي حكينا مش هيك نعم إمرأة بريها ممكن ممكن عقلا ممكن تلعنها وبالتالي ممكن الإرادة, الإرادة والقدرة تتعلقان بكل ممكن على الإطلاق وإذا وجه للتقسيم هذا كلام طليل طيب بعدهم ينتظ من هذا الكلام إنه القدرة وإرادة يجب أن تكون ي... يهو التعلقهما تعلقهم متعلق عن فعلان إلا أنت بالخالف الشيخ محمد النزار هل تجرع على المخارقة؟ طيب ناشي وده كيف يعني لخالفه طيب الآن وليش اللي بتهين م... فيك يا, يا, يا شيخ محمد لا. لا بالنسبة للي راضي تطبقه محدودة تخصص ممكن بما يجوز عليه الله خصص الممكن وهو إيمان أبو جهد لعدم حدوده مم. يعني إما إيجاد أو إعداد من هل هذا. أجل طارة الله فيه و... وقد تعلقت بالفعل بالإيجاد طيب إحنا نحكي عن إعدام ع... يعني عدم كفره يعني وجود إيمانه هل يمكن أن تتعلق الإرادة به أو القدرة عقلا ممكن عقلا ممكن بضل الجواب لا يجب أن يكون دانما عقلا ممكن ولكن فعلا لم لم يحدث وهذا لا إشكال فينا نعم بالعكس بعد ما وقع كفره علمنا أنه لم يفعل. بس كل ما ذكر فيها من الأصل إنه قال الأصل الإمكان ولايم الإمكان. ولكن غاية ما حصل إنه تعلق أحد الأمرين للآخر وهذا لا إشكال فيه. إذن الأصل هو تعلق القدرة. العلماء حلوا هذا الإشكال بكل بساطة بطريقة التفريق بين التعلق الصروحي والتعلق إيش التنزيذي. فقالوا إنه من حيث التعلق الصروحي فالقدرة والإرادة صالحة أن تتعلق بإيش. بكل بس بطائر أنواع أو بجميع أنواع الممكنات حتى القسم الرابع اللي هو محل الخلاف الآن هذا من حيث التعابه الصلوا في السبوح. أما تنجذا فلا يتعلق به إلا جانب من الظهور جاء من جاءان بالتعلقه إنما إدابا أو إعداما هذا هو حل الإشكال وهذا موافق للكلام اللي حكيته وغير موافق للكلام اللي أنت حكيته مش مصدق وأما القسم الرابع ففي خلاف والبحر مصاحب إضاءة الدجلة بقوله فإن يكن علم بنفسه جرى في تعلق به خلف سرا شوكي ف... يكن علم بنفسه جرا القسم الرابع ففي تعلق به خلف سرا شوكي سرا يعني إنه مشى يعني من في في العتمة السرى يعني هو المشي في العتمة صح ولا لا ال... يعني مشى تخلل بيننا الناس سرا لأنه واضح فيه نوع من عدم الوضوح. نعم. مثاله الإيمان من أبي لهب والبعض للتوفيق في ذاك ذهب. مثاله الإيمان من أبي لهب. مثال هذا الذي علم الله تعالى أنه لم يكن إيمان أبي لهب. فاختلق الناس إذا علم الله تعالى أن هذا لهب لم يؤمن. فهل كان يمكن أن يفعله من؟ نعم. بالقول كان يمكن أن يفعله ممكن. ولكن غاية الأمر أن علم أنه لن يقر ذهبا. فخلقه إلى الكفر. ذ هذه المقال. فمن حيث الإمكان ممكن. والبعض للتوفيق في ذاك ذهب. إيش التوفيق بين إيش؟ وما له تخلاف أصلاً؟ ماذا تخلاف؟ ولكن الخلاف مفهوم ضمن إيش كيف ضمن؟ إنه قال خلاف خلف صرا مثال والإنان إيش الخلاف؟ إنه بعضهم قال يتعلق و بعضهم قال لا يتعلق والبعض للتوفيق في ذاك ذهب إلى هذا القول الثالث وهو القول الصحيح والراجح للتوفيق في ذاك في ذاك الخلاف ذهب إلى ماذا؟ اي بديره تعلق به اعتبره كانه الاصلي مطرح المغايره اي من يرى قال هذا الرجل الثالث المحقق قال انكم اختلفتم والحقيقة ان محل اختلافكم يعني انت يا محمد المضاد والاصل اللي اقترحته كل واحد نظر من جهة شوف كيف المسألة والحقيقة انه لا لا حقيقه للخلاف لانه الخلاف وقع على جهتين وقع على جهتين على شيء من جهةين مش على شيء جهة واحدة. كيف؟ قال أي من يرى تعلقا به اعتذر إن كانه الأصلي مع النظر عن غيره. أي من يرى تعلقا به؟ أي من قال إنه يتعلق به اعتذر؟ كيف حكنا بهذا الحكم؟ اعتذر إن كانه الأصلي. ألبنا هذا الحكم على مجرد إمكانه الأصلي مع قطع النظر عن غيره. بس غيره بقوله. وكورة وعدم وكورة أو تعلق علم الله وعدم تعلق علم الله شوف كيف المثألة يعني تعلق علم الله بكفره كفره أو تعلق علم الله بعدم كفره هيا معنى الله قال أي من يرى تعلقا به اعتبر إن كانه مع قطع النظر عن غيره ومن نتاه راعة ومن نتاه إيش راعة تعلق العلم به امتناعة ومن نتاه راعة تعلق العلم به امتناعة فوفق هذا القائل بين المختلفين وبين الطريقين والبعض للتوفيق للتوفيق بين هذين المختلفين ذهب أي من يرى تعلقا به اعتبر إن كانه الأصلي مع قطع النظر عن غيره ومن نفاه راعة إن تعلق العلم به قال والصحيح أن التعلق نظرا لي